بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين سورة الواقعة صفحة خمسة وأربع وثلاثين نعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة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 يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّائِنُ خَلْدُونَ بِأَكْوَابِهِمْ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُفَضَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَحُونَ وَفَاتِنَةٍ مِمَّا يَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ أمثال اللؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وضل ممجود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرضوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الاخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون أو آباء قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ذقوم فمالئون منها البطون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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوبين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة الواقعة قال المرد الساعة أو القيامة يقول إذا قامت القيامة قال عبر عنها بالواقع الواقعة لأنها لا شك في أنها ستقع فقلنا في وش إذا وقعت الواقعة قالوا أن به عدة تفسيرات والجواب وشو قال يعني منها إذا وقعت الواقعة يعني حصل ايش يعني كان ما لا يتخيل الانسان الإنسان يعني أمر لا يتخيلها الإنسان يحصل أمر لا يتخيلها الإنسان وهذا يحصل لكم بيحصل يجوب الشر ويحففوا الجواب إذا لهذا الغرض يعني لأن يعني بيقولوا كان كيف وكيف يعني بيحصل الأشياء يعني ما يمكن ايشي توصف او ما يمكن اتخيرها الانسان وحتى احنا في لاجه هنا نستعمل هذا الاسلوب لت... يعني احيانا للأشي... يعني للاستغراب ولا لل... يعني اذا عرضنا الجواب ايشي يمكن شيء صعب يقول اوه يعني لو رأيت هذا لو رأيت انت وشجع وبس يعني انك انت راح حاجه حيبة ما عد يقول. يقول لو رأيت ما حصل لو لاحظتنه، لو شاهدتنه، لو حضرتنه الموظف، ونسبة، يعني لأنك تواضح، واضح يعني الكلام. هنا أمرد، يعني كأنه أهل اللي قال ك، الحفل أمر عظيم يومنا. إذا وقعت الواقعة، فيه عده سلوب العرفاء كذا. المادي يعني. هو إذا وقعت الواقعة، بايصل أمر عظيم ما بلنبي يستيقف، يعني هذا اللي بيصير يعني المادي يعني بيذكر الجواب. يعني كنايه او يعني تنبيه على ان الشيء فظيع او شيء غريب لا ولا ضر ولا اذا وقعت الواقعه يعني بيحصل شيء عجيب قال اذا وقعت الواقعه يعني اذا بيقول إذا وقعت الواقعه سيحصل امر غريب او سيقع كذا وكذا ليس لوقعتها لي كاذبه هذه الواقعه قال ليس لوقعتها لي كاذبه اذا اذ ما تقع قال لن يكون هناك يعني أي إنسان يكذب هذا الأمر يوجد الحين يعني الآن بي يعني بيحاول فيهم رسول الله بيحاول فيهم يعني والله بيسل عليهم الرسول ويحاول في إثبات أن هناك يوم آخر وإثبات البعث وهم بين ينكروا القيامة تماما فقال كما وقعت يعني خلاص الجامعة إذا حدعه ممكن يكذبها واضح ليس لوقعتها كاذبة ما بيقولوا يعني لا توجد نفس كاذبة يعني ما يفعل هذا هو يقولون يمكن يعني يمكن ان فيه هذا في هو ان يفعل ولا هو يعني يفعل بعض هو ان يفعل هذا ولا ان يفعل هذا هو ان يفعل هو ان يفعل هو ان كيف ان قال <تصفيق> ما عدا أحد مكذب يعني انت الأقل بتكذبوا لكن ما في يحصل كثير من الآية يعني كما جاءت القيامة وكما قامت القيامة وكما جاءت القيامة رجع لهم ليس اللي بقعت يعني ما عاد أحد مكذب لها ما أحد مكذب, مكذب, حد مكذب لهذا الأمر إذا وقعت واقعها حرفاً ما ليس لوقعتها كاذبة وقعهم بجعلها يعني لحالة معك بشي يقدم إذا ضرع الجواب يقول ضريسة حما جعلها فارس ضروري يكترون ضريسة أشكلت بشي حالة قال ليس لوقعتها كاذبة خافظة رافعة يعني تجعل إذا وقعت الواقع برجع تجيش فتكون هي خافظة رافعة والله بعضين يقدمها هي ليس لوقعتها كاذبة ويجعلها الكلام خاضعة الرافعة يعني بريعة تغير تغيير كبير الذي كانوا كان مؤمنا بالله بات رفعهم إلى على الدرجات. والذي كان بآشه بأسال الله والله يفروبه بات يقفظهم إلى أسفل إلى أسفل يعني إلى حبل. وهذا يعني به يعني بريعيه بين مناصب الناس وقدر الناس في يوم القيامة. فما هو نافع يعني حتى لو كان بالنسبة للمسلمين يجي عيبين من هو يعني بيجي يعني أمر عظيم حين تدري جو به ناس شخص قديم ومغمور مع حد في الكرواله وما أدري جاهوا فيه على الدرجات لانه استقيل الله وحين جو به ناس ظاهرهم الله الصلاح والناس بيدحه ومكذوه جام فالحفظ يعني ما ينفع إلا يعني لله. والعمل والأعمال تكون لله هنا ما بأشياء ما بينفع المغالبات فهنا قال بيجتهدس أمر غلي برجع يرتفع كثير من الناس ويعني إيش كثير من الناس بيج بيحطبو خابضة الرافعة إذا رجت الأرض ورجع هذا اليوم إذا وقعت الواقعة يعني إذا رجت الأرض ورجع يقولون إنه بدل إن إذا وقعت الواقعة نعم إذا رجت الأرض يعني هزه كذا إحنا يعني ايش الله يجعلها تهتز، يرجعها رج، لكن رج بقوه فالدرجة رجع رجع على مثال مرة يأكد هذا الكلام يعني بيجي رج من فد، ذل الحين كما جاء حركة على القشرة الارضيه اهتزاز، بسيط درجات بسيطة كيف تهدم البيوت وعماير الكبير، هم ما حين يهذ شديد، يعني كل ال كل عليه يعني البيوت يعني تعيش تساقب حتى الجبال بقى يمكن تتحرك من أماكنها مع أستبعك يعني من شدة الرج. الرج هذا رجع يعني رجع الله جعلها تستذ قلنا حركة بسيطة الآن على قشره الأرض بتخلي تجيب كوارث تأفله تستذ كلها وهز عنف إذا رجت الأرض رجع إذا هكذا تكون يوم القيامة وبست الجبال بسها والجبال قال بست يعني دقت أو طحنت تدق أو تطحن يعني في حتى تصبح يعني تصبح مثل يعني مثل يعني, يعني مثل الطحين مثل التراب بلا التراب يعني ما عد تصبح شيء من من شده يعني اتفقوا كلها مع مثل الله يغير الكون مثل الأرض بيغيرها الجبال تنتهي تماما شيء والبحار كل شيء بيتغير الله يقول يعني حول هذا شيء هذا مثلا الارض الى ايه الى عالم اخر يصنع فيها في الجنة ويصنع فيها ايش يصنع فيها الجحيم نار ذيك يعني بس دك العال دك حتى تصبح يعني دكوا عباد ما هم بلا تدك الارض وبسد الارض وبساء قلنا بسد يعني دكته وطحنت بساء بيقولوا قال العرف بسموه قال بيقولوا غسه الحنطه يعني بيجي طحين بيجي فباب خالص ما بثيف او بثيزه بيجي طحين بيجي التوه قال بين ايش بين زيت ونحو نحو بكذا قال ها عجل الجبال انت باث كذا تطحن وتدج حتى يعني بل اعظم من ذلك انها با تصبح ايش تصبح مثل يعني مثل الغبار ما تصبح الغي ال ال لا غبار بل اخبار الطاهر معك راحت الغبار معك ترى لا لا كاد اش ترى يعني تمزكت تماما مثل قال فكانت هباء من بسها أصبحت هباء الهباء الشيء ما بالراه يعني ما بالراه إلا فيه اضاع الشمس مثل كما واحد داخل في غرفة وجابها يعني ثقب صغير ودخل منه شعاع شمس بيرا في الشعاع صغيرة بالآجب كانها بتحباء هذا اللي بيسمه الهباء هذا ما بيحصل له في هذا الحالح يقوم بالشعاع وانت في داخل مكان يعني يعني ما يعني يعني من صغره يعني ذا الهباء الآن عندنا ما بل... في هذا في كذا ونفي ظلام ولا في مكان ما في يعني إضافة. في ظهر هذا ال الهباء قال ها الجبال هذا هذه الكبيره يعني مثال العظم والكبر فتصبح هباء لا. هو في الغياب <متلك> إنه برجع ثنتهي تماماً يعني بعد العراء إلى الأرض بعد رأى في البداية يمكن يرأى واحد يعني مثل السحاب بالطاير يعني ثنتهي تماماً لما رجعه تصبح ذرة صغيرة وترجع يمكن على الأرض حتى رجع بعد الأرض تكون في الأخير تكون مستوية كل ما لابد انتها مع فيها خلاص خلاص خلاص صارت في هذا الأول يعني يمكن في البداية يجب أن ترهج مقبرة وجاء الجبل كلها تقول سحاب بيصير. وقاعد بعد. يعني تفتكر لما معه يسمح لنا مثل قال فكانت هباء وبعضهم بيقول ما كانت هباء يعني كالهباء يعني. يعني يعني التفرق. وهباء يعني متفرق في كل مكان. وكنتم أزواج ثلاثة بعدها تكونون يا بشر أو يعني مكلفون تكونون أزواج ثلاثة يعني أصناف ثلاثة كلمة أزواج هم يذكروها الشيء الأشياء اللي تذكر مع بعضها بيقولوا أزواج يعني التقسيمات إذا بالتقسيمات بيسمى أزواج كلمة أزواج لما الواحد يذكر ناس كذا وناس كذا وناس كذا بيقول أزواج إذا كلمة أزواج تذكر الأشياء اذا بالشيء جسم يرحب جسم أو يذكر عدة أشياء قد تكرن في الذكر بيسمى أزواج يعني. مدرونا بعض بعض كلمه ازواج يعني كانهم ثاني مدرونا بعضها بعض أبعض. قال ثلاثه اذا ازواج يعني ثلاثه ثلاثه انواع ثلاثه اجسام كنتوا مزواجين ثلاثه فاحاب الميمنه كذا هذا ولا اصحاب الميمنه, أصحاب الميمنة إيش؟ أو هذا ثلاثه اقسام فقال اصحاب الميمنه ما اصحاب هذا الاول الجسم الاول نعم الجسم الاول اصحاب الميمنه, الميمنة. اصحاب الميمنة هنا كلمة ميمنة هي في الواقع كان اصحاب الاجر اصحاب اليمن والبركة والخير كانه قال اصحاب الخير واليمن والبركة فان لان العرب بيسموا اذا بشي خير كان بيسمه يعني بيجعلوا اليمين يعني بيجعلوا على اليمين يعني مصدر الخير أو اذا جاء شيء من يعني يتبشروا به اذا جاء شيء من جهه اليمين يمنوبة ودار أورايو في خير وإذا جاء من جهة الشمال الشمال واحد قالوا في الشم ونه في أصبح على اليمين قدو في خير قدي بيقولوا يعني في خير أصبح كذا في لغه العرب أصحاب الميمنة يعني أصحاب الخير كان اصحاب الخير والبركات واصحاب المشامة يعني يعني في الواجه مشتاق من الشمال كان أصحاب الإيش الشر والإيش حتى أحب الوجه من الله فأسحَب الميمانة ما اصحاب الميمنه يعني مع يعني هذا قالوا في وصف يعني في وش يعني أسحَب وش وش يعني أمرا يستغرب الإنسان منه أمره يعني وحاله يستغرب الإنسان ويستغ يعني أيش منه هذا عرب يعني هذا العرب يقول الحاجة ثم الحاجة يعني أي شيء الحاجة حاجة عظيم جدا. هذا كذلك. بايهم في حالة عجيبة. أسحب المينا ما أسحب المينا. حالة يعني استغرب منها وتعجب الإنسان منها من أجل يعني من النعم التي يعيشون فيها. وأسحب المشيامة دي ما أسحب المشيامة. وهم قالوا وإيش أسحب المشيامة؟ كانوا تعجب منها بنفسه. من لا ما هو منهم ما أسحب الم... يعني وإيش وتباجوهم وكيف حالكم؟ مسلا عندهم شيء عجيب. <تصفيق> وهو كل هذا رجس ما بل بالنسبة لما يقولون إله قال وسحب المشاماتي ما كان من الشمال في الواقع ولا من الشمال لا في هو في الشوم قبلهم بيعبروا احيانا الشمال عن ما الشوب يعني اليوم <تصفيق> <تصفيق> مش, عمي مش عمي أصحاب ولا يعني من رحمة الله <تصفيق> يعني انا الشمال يعني بيكون في حاله عجيبه هؤلاء بالنسبه لللحم هؤلاء بالنسبه لاشهر والسابقون يعني كان معنى السابقين قالوا عادة العرب أحيانا يخبروا بالشيء عن نفسه إذا كدوا معروف يعني السابق كان هذا يسبق إلى الخير يعني يلاف إلى فعل الخيرات وإلى الإيمان بالله وإلى الإصلاف لله قال ماذا سابق؟ مسابقين مسابقين. ما ذا كدوا السابق يعني ذيهم زياده زيادة ما السابقون قد ما السابقون يعني قدوا واضح لا قدوا مواضح يعني قال إذا ذات. قال قال الشاعر انا ابن النجم وشعري شعري وشعري وذاك الشعر الذي يعني هو ذاك الشعر عرفته انه يعني يعني بليغ وفصيح وقال أنا أبو النجم وشعري وشعري وشعري يعني هو ذاك الشعر المعروف والسابقون المسابقون الذين ما حتى بعضهم يفسره السابقين يعني فأنهم إما الأنبياء والعيمة ولا بعضهم يفسره بل دولة دي قال مؤمن أهل فرعون و... وعلي ابن نبي طالب ومدري من يعني فأنهم دي سباقين على الخير فيهم ديادة يا الخير السابقون في الآفرة لأنك لكن ما بني بس هذا فاعل هذا فاعله يقول السابقين السابقون هم لا كده لا كده لا بقى بقى بقى السابقون ما قلنا السابقون يعني كلمة سابق أن تعارض المعنى السابق هو بدوي السابق يعني هو ذي ياكل هو يعني سابق للخير هو السابق الآخر هو ذاك السابق أحيانًا بيقول مسابق بدودي ياكل سابق إحنا بيقول أحيانًا كذا يعني إنها اللي معروف أبو سعيد يعني بدي أبلغ هل مثلاً لا ما سبب إن الشيء معروف للناس اذا الشيء معروف للناس بس برتخبر عنه بنفسه يعني الحين يقول هاتم هو فران يعني حاتم, هو حاتم يعني هو معروف ما ده ها السابقون السابقون وجاب بدأ ذكر السابقون قال المقربون السابقون ما هم المقربون هم يعني هم دي يعني لما كان حاليا عند الله في الجنة فقال أولئك المقربون هذين مقربين لله والمقرب يعني بعيد ولا مقرب لله بيحصل على ايه نعم ما يستدعوا ثاني خير يعني دائره على غيره لا <تصفيق> ما همدر لا ما همدر هيك كذا ما ما هو سوا ما هو واحد يعني يعني سباق للخير الخير وقرب من الله وبالنفس في طاعه الله واحد هو ضعيف يعني ما في ما في ما هو قدرته يعني انك ما بيمشي كل انسان بهذا عمله فالتابر يجعل أفضل الناس مثل الله مثل اللسان العادي فقال يعني كأنه يتخيل قال مثل حين جيو يعني مثل إيه في الدنيا وهناس بيجوا ملوك وناس عند الملوك مقربين هذا لبيهم طبقها رفيعة مثلا عند نظرة على الدنيا وهو الناس يعني مرتاحين وعايشين وعائشين وبيجوا ناس كادحين ومساعدين وهو قال لك الله بيجوا ناس مقربين عند الله يعني بيجوا الأماش مرك عظيم ويعني عند الناس و... هذي زايده قال هناك المقربون في جنات النعيم يكونوا في جنات النعيم ثله من الاولين يعني هم قال ثله يعني مجموعه كما ثله يعني مجموعه ربما مجموعه كبيره كما قال حسين بن القاسم لو سمحت المعنى ثله يعني مجموعه كبيره مجموعه كبيره من اما الاولين ومجموعه قليل من الاخرين ومجموعه قليله من الاخرين قال الإمام الحسين قاسم معناها من الأولين يعني من الذين سبقوا إيش دعوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله هذا بيكون مجموعة كبيرة منهم من السابقين ومجموعة قليلة في إيش في أمة محمد طبعا السابقين لأنك جاء فيهم أنبياء كثيرين وناس كثيرين صالحين وسابقين فهم ربما أكثر والسابق بالنسبه بالنسبة لأمة محمد ماهم كثير هذين سابقين هذين سابقين في أمة محمد فيها مؤمنين كثير في الجراثيم ما هم كلهم يعني يعني سابقين ارجع جابهم أشياء عجيبة فقال السا السابقين, السابقين هم ناس من الأولين يعني من قبل قبل الإسلام أو قبل ظهور النبي محمد وناس بعد أول بعده الأولين قالهم كثير إذا السابقون قالهم إيش فله من الأولين وقليل من الآخرين يعني مجموعة كبيرة من من من سبق النبي من الأمة السابقة ومجموعة قليلة من من من كان بعد النبي ما لا بعد نزل أضلاع أضلاع من بعد أضلاع النبي يعني, يعني في السلة يعني الحين تقول سلة يعني مجموعة كبيرة هي أضلاع التكسير والتكسير قال الحين كثر الرجال كثير ولا استسلم بيقول التكسير كان سلة من الأولين وقليل من الآخرين هذا لا إذن على سرور الموضوع يعني بيكونوا على سرور السر طبعاً الكرات المرتفعة السرير وموضوعنه يعني أي يعني مزخرفه يعني وإيه يعني منسوجة قال بالذهب يعني كان موضوعنه يعني يعني أي منسوجة بيقولوا إله يعني كان النبي يقول له إله يعني موضوع يعني كان منسوجة ايش قال الإمام التوبين قال قال الإمام هذه التوبين هو التشبيك والنسيج التوبين موضوعه يعني مشبكة مشبوكة يعني ومنسوجة يعني قالوا في الواقع مشبوكة من إيش يعني إيش مشبكة أو مطرودة أو يعني مشبكة أو من الإيش منسوجة من الذهب كلها قالوا الأيش يعني يقول أف... يعني الحبال اللي يطول وال يعني كل هذا إذا على سرور موضوعه يعني إيش مزينه مزخرف حتى قالوا مزخرف فيها اللؤلؤ يعني فيها الأآل مطرز كأن فيها ذهب ومطرز بالقلق ونحوه من الأشياء الجميل كان على سرور الموضونة متكئين عليها متقابلين الاتكاية هو قلنا لك متكئين يعني مرتاحين ما بيهمهم أكي بي يعني يقلبوا من أي شيء هذا بالنسبة تمام لا. لا ما بيش مشاكل ما داخلنا معناها لكن مبلغ دي أفلوج يعني إنهم يعني يعني مستعجلين. ما هي يعني بعبر كناية عن الراحة وعدم عدم عدم ذلك من أي شيء. ما به ما نيجي وكذا ما بلان بيسبران زان كذا إذا مشتهر. كان مستكين عليها متجابلين أيضا ذكر كيف يكون متجابلين قال في ما بينهم بيجوا بينهم يعني كان بينهم أخلاق على الأخلاق بدها عالية. يعني إذا أنت يعني أنت وأنت وتحادث أنت واحد أنتوا متقابلين ما بي ما بيقفيك أحد ولا بي بيعرض عنك أحد بيجون كلهم بينهم أي مودة ومحبة واحترام فلذا قال كل ما جرت بيجون ما يش متقابلين قال ممتاكلين عليها متقابلين يعني مع هذا بيجون لا اشتينا يعني إنه ما بيجون دل حين في الدنيا ما بيزدهم ولا واحد يقفيه وما جاهم منظر لاي هلي يغفي بك لكن ما قال كل ام بيو يعني كل واحد بيو ايش موجه بس ما ادري قال قال دل... بعض ما ادري انا يعني باهتمام واحترام بالمعامله وراحه وراحه واجو يعني وايش حتى ترتاح ترتاح لأي واحد حيشك كتابي ما بشي ما بحاجه تخلي سفرون لا تدفي منه ولا تعرف الله ما بيجي بينهم لا إيش كل كل شيء مريح وكل أمر مريح بينه من الاحترام ولا إيش والموادة يطوف عليهم ولدان مخلدون نفسهم كيف قال مع ذولا الأئم الم المجربي يعني يعني ملوك الملوك يطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان يعني إيش يعني شبر وقال إيش مخلدون يعني كأنهم يعني بيبقوا على تلك الح الحالة دائما معهم كابرين وراهم يعني لا يألوا يصيب لهم مرض وراه يجيبهم شيء يجي نفي خدمة واضحة وهم عدد كذب يطوفوا عليه ملدان مخلدون قال يعني ما يتهم النبا يرجعين يتعب ولا النبا يجي مال الشيء ولا النبا يكبر يجعي قال يبقى على ذلك الحال دائما بأكوابهم وعباردة وتأتمم معهم يطوفوا في الاشياء العشاء بأكواب وأباريك قالوا الأكواب بعضها يعني ذي الناس فيها مثلا عصير ولا جوا هذا الأكواب وبيقولوا الأكواب ذي ما ذي مح... ما ذي ما معه مح... خرطوم يعني ما معه مح... أيه ما عنده البرق ولا الثلاجة بيجوا معه خرطوم يعني ينزل منها هذا السالب يه كوب قاعري مثلا من أعلى هذا الكوب الأكواب والاباريك والاباريك كانوا ذي بيجوا معه هراطين وبيجوا معه مع... يعني مقبر حتى بعضهم بيقول الأكواب ما بيجوا معها مقبر يعني كان الأكواب دي فيها واحد ولا بارقة بنستعملها الآن الجل ي يصب فيها فلا في منها في الأكواب وكأس الكأس, الكأس في هو الكوب اللي فيه خمر لكن معنى كأس يعني إناء في خم. الإناء فيه خمر الإناء اللي فيه خمر كأس إذا ما, خمر ما كأس يعني دي بنستعملها الآن ما يعني لو إذا فيها خمر بيقال هناك إذا ما فيها شيء ما هي حتى أنا أحيانا كأسي أقرب إلى إلى الخمر أحيانا زمل كأس الخ... يعني الكأس ورد بخمر <تصفيق> رب إيه إذا الحين حي رب ما بيقال بياخو ابن وابارق وكأس إما كأس يعني السائل يعني نفس ال... الإناء اللي فيه خمر ولا نفس الخمر قال قال هاي بس إيه كأس لكن الإناء إذا ما فيه خمر ما بيقال لك كأس فلذا قال وكاء من معين يعني من معين يعني من خمر مبلغ الماء هذا حين بيجي هو إيه أنهاء وبيجي أي كلمة معين قال المعين قال الإمام زاد كان بما معناه أن المعين يعني الماء ماء العين الذي بي يجري بيجري على وجه الأرض ويراه الناس من العين معين من العين يعني الذي يرى بالعين من المعين الذي يُرَا العين يكون ظاهر للناس يسمه معين يعني العين الجارية سميت الغيار من هذا لأنها ترى لأنه ترى العين onosد الماء سميت للأنها تراب العين وهذا هذه العنهار يعني لما كانت تراب العين يعني هذه التاخر إلى الله يقول لها معين كلمة معين يعني المياه العين الجارية التي راه الناس هاء قال بقىkee يعني مع المونهار يحصل لهم من هذه جلو لهم من هذه وكاثم من معين يعني كايشينها كثيرة, كثيره كل شيء كثيره كثيرة يعني ما يفكر احد اي يعني ولا يتعب واحد فيها ولا يحصل عليها وكاثم من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذه تحصل يعني خمر ما بشيء من لا في الدنيا لأنه قال لا يصدعون يعني ما بيحصل لهم منها ما بيحصل لهم تعب لأن الخمر في الدنيا بيجي لهم منها مشاكل من هاثا وجع في الرأس مرابل. وجع في الراز مثلاً، فقال هذا ما في السو من أي وجه أي أرض الصداع لا يصدعونها عنها يعني ما ينتج عنها الصداع مرابل. كان حين قال عنها ولا ينزفون ولا يحصلها يعني قال نذ ما نذ ما قال عبارة عن هذا النذ بالتجيؤ لا يحصل له أي طرش ولا يصل إسهال حتى قال التجيؤ يعني من الطربة قال لا بيحصل له لا لأنه بيحصل بعض اهل الدنيا انه يجي لها غثيان وانه يشربها الخمس ويقش ويطرش ولا يجي لها مغص كذا ويجي لها السهار. اما هذا قلف في ما فيها اي حاجة مهما كان لو زيت التن كم زي يعني ارحبه في الدنيا ما بيسبر يستعملها على كيف ما ارد يعني اذا كثر واحد بيسعب منها زادة. فقال ما هذا لا يحصل لها اي تعب ولا اي مشكلة لا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني حتى هذا ربما بعضهم بي يقول أيش يعني يطرشوا بعضهم يعني يعني الكل يضحه تكلف تكلف من من من شرب الخمر ورجع تخرج يعني يذف هذا لكن هذا قال ما فيها اي مشكلة نعم ولا يذفون لا نزف الخروج لا يصدعون عنها ولا يذفون هذا طبعا الأقوى هذا بجارة يعني كأنه بيجي لك أبارك كثيرة فيها أنواع من العصا عصيرات ومنها أيضا الأش هذا العظم يعني أنواع العصايات التي ربما يثمنها الإنسان لأنه قال أقوى أبو عباري من معي غير هذا. إلا سال ولا يو إيه لا لا لا ما هو ما هو بعد الله قال لا يصدعون عنها ولا يذفون. وفاكهة مما يتخيلون ويحصلوا وي... هذا هذا كان أوله قال بيطهروا الأهل وردًا بي يعطو مجموعة شبان يعني في أحسن صورة وجم تبع لل للشخص وسخرين لخدمته وما عمل لا لأجل لا خدمته ويأتوا بهذا الأكواب وقالوا يأتوا أيضًا بفاكهة فوفاكهة مما يتخيلون فاكهة مما يعني يعني ما واختاروا بس بل يعني كأنه يتخير بفربر يتخير ويختار يتخير يعني يأخذ ال ويختار إنه يعني, يعني على رغبته يعني كأنه عد فيها الأفضل كلمة يتخير يعني أن تأخذ الأفضل ويختار إنك تأخذ فيه أنت أنتذي تعين, تعين يعني عفية يتخير فيها مع الأفضلية يعني ما يتخيرون يعني ما يأخذونه من أفضل الأشياء الموجود يعني كأنه من أفضل الأشياء الموجود وكله يعني في ما في شيء ما انه يعني شيء يقوله لكن كأنه على ما يتمنى الانسان لا ما بلا كلمة يتخير يعني يختار الافضل ويختار بيت ويختار واحد ولا يختار الافضل كلمة يختار تمام وقد يختار تمام اختار غير الجيد يختار أختار بيسوريختار هذا ما يتخير لا يعني بيختار ويجي ويحصل على اليوم أفضل ما مشاكله عاد فيها معنى أفضلية كلمة يتخير آه. قال وفاجئين ما يتخيرون ولا حميطين وأيضا وي... الجاي اليوم أيش بالحماتين مما أشتاه بذي أشتاه الإنسان قال لأ... يعني ما بلا مثلا تشتهيه ويجي لك بالعيش بطة على, على حسب رغبتك بالذكر على يوم مشوي بدك على أي نوع من الطرق لا تريث لا نعم تبعهم بيقول أحيانا يعني بعضهم في بعض الأثار. لا يشتهر اللي تاريجيو وصل ولا إذا عنده لا ما بقيت على الله قال لا هذا قال هذا ولا قال بلحم طير مما يشترون يطوف اي يطوفون عددها كلها بالطواف فلذا بيقول قال ولحم طير كلها يعني يطوفون بلحم طير مما يشترون ورجع انت قال, قال وحور رفع ما ما بالحور ما بيجي عدا ليله كلام الحور ما ذي بيجوا الحور بيطوفوا الحور ذي يطوفوا يعني الاولادان بيقدموا لك العصائر ويقدموا لك الفواكه ويقدموا لك اللحم على حدا ما تشتهيه. ويرجع طوفه أيضا على إيش الحور هذي طوف ما يطوفها في الحذاء رفعها وحون بيسبرنا طوفها على جول إيش وردن يعني يطوف على وردن ويطوف إيش حور حين. الحور قاعد يفسرناها مرة في الواقع الحور هو صفة في يعني في يعني هذه شديدة السواد يعني ب إيش ال ال اللون الأسود شديدة السواد واللون الأبيض شديدة البياض وأيضا بيج حور عين يعني كان واسعة العين يعني هيجمع عينا وعينا يعني واسعة العين وبيوم أحسن الأشي يعني نحسن الأوصاف الاوصاف يعني في في في المرأة أو في في الجمال. هذاك بالنسبة للبشرة ولونهاي لكن نفس العيون هنا لا. المصحف لأن الحورة نعم إيه هاله قال الحورة كان من يعني الحور في الواقع الحور. الحور يعني قالوا بالنسبة وصف أصلا للعيون عندما يكون يعني السواد فيها شديد السواد والبياض فيها شديد البياض يعني نقاء في اللونين نقاء خالص وايضا مع سعة وكبره في العين يخليها جميلة إلى بعد الحديث هذا معنى حوراء هذا معنى حينق الحور يعني عوره نعم المفرد حوراء وعيناء يعني دي عينها كبيرة أو عينها كبيرة في جمال الحور على حور والعين على عين حور العين واسعه نعم قال حور العين كامثال اللؤلؤ المكنون بيهم حور العين يعني نساء اعينهم يعني ايه الجمال بعضهم قال سما الحور حور وقال انه حار فيها الناظر في يعني بيستغرب يعني حين ترى اللي تستغرب وتندهش تستغرب من الجمال يعني تعيش في حال من جمال تلك العيون هادر بها هؤلاء الحور العين يع... يطوه على الايه انا احاول على, على السابق وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون قلنا مثلا يعني بالنسبه في الصفاء وفيها شوف الجمال المكنون اللؤلؤ قالوا كما هو مكنون قلنا له قد عادها فدي بيقول عاد في الصفاء عجيب قال الله شعر ايه هذا ما ما حد لمسه ولا يتعرض للشمس ولا اقدر في يادي في اصطفاء وجمال عي قال يوم مثلا هذا كله جزاء بما جزاءا يعمل جزاء الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تافينا سر كف يدك تتعب هنا ذكر دك هذا كل شيء شيء من الله بيدي, بيدي. الله يعطيك كذا ويعطيك كذا ورياقل لا اسمعون فيها كأنن أرجع النتيجة قال ذيك كلها بيعطيهم الله جزاء جزاء لهم ورياقل لا اسمعون فيها لغون ولا تعذيمة يعني هم فيهم قد ما في ما بينهم ما عبي إيش ما عدا حد يتكلم بلغة كلام تافه كلام سيء كلام بذي ما عدا حد صلى ما عبد سمع كلام جميل ما عبد سمع أي كلامات يعني يعني تستنكرها وتكرهها لا اسمعون فيها لغون ولا تعذيمة ما قالوا لا لا ما بيز ما, بي... ما... ما خلاص كل مخلات حسن في إمتعام الحسن ويعني و... وجناعة ورغبة ما عاد بسماع كلام بذي ما بسمع كلمات نافية رأس باب رأس ثائم ولا كلمات يعني تنفر منها النفس يعني تشتريه تجلس معها ما... أنا انظر هنا كثر المجالس بتسمع كلام مزعج ويعني كريت عند المكان هنا قال ما بأي كلام لا يسمع فيها لغوا يعني أي لغة ولا تأتيمه ها هذا تأتيم كنت أعرف ما تأتيم في الواقع في اللغة أن ينسبك الغال للإذن بيش الأزامة بيش الأزامة بيش الأزامة بيش الأزامة يقول لك من راحة إنه مع النكبات تتهنأ وتأكل شي ما بدك وتشرب شي ما بدك وتتنحم ولا تسمع كلمة فاسلة ولا أحد يقول يا مدري ايش مثل الدنيا الدنيا دي بيشرب غامر بيش غير يدموها الناس فاجر خبيب مدري ويش سكير كذا الف يثم بها يعني بيسبه الى الابن اذا هذا قالنا احنا اختيارنا أن ان هو النسبة إلى الابن والهادي عليه السلام قال التؤذيمه الابن قفلنا ما بي قال لا يسمعون ايه قال ما بيسمعوا الله هو لا يسمع تؤذيمه يعني ما حد لا يملك ولا حد قال لك شيء ارتاح ولا حد ماقف عليك ما حد لا يملك يقول لك ليش تشرب لا يقول لا يا كذا ولا يا فعل يا تركي تشرب تفعل أي يعني يعني على رغبته تفسير تاني يقولون التعذيب معناها تكامل التعذيب لا هو ما هو في الواقع تفسير إجمالي بقى. تفسير الإمام الحادي نفسره بالأهم الأهم يعني لا لا يحصل أهم وفي الواقع أهم ما بيحصل أهم لكن حين يقول ما تسمع اللغو ولا تسمع التعذيب يعني ما حد يقول يا مدريك يا فاعل يا إسكير يا خمار يا فاجر يا خبيل ما حد ما أسمع أي كلمة يعني ما عاد أحد يلومك ولا عاد أحد يلومك أي لطفة ذكرها إلا هون جل الماء بشي إلا هون جل ما بشي إلا هون لكن ما عاد بشي يزعجك ما عاد بحاجة تقلقك ما بلا تبسح واتحنى لا يسمعون بها رغوا وإيش ولا تأزيمة إلا قيلاً سلاماً سلاماً كان ما عاد يسمعون إلا قال سالم بس. قال الإمام الحسابي قال سلاما يعني سالما سالما سالما يعني ما في أي حاجة لا فيها تنقيص عليك ولا فيها لفظ ولا فيها سبلك ولا فيها ذنبلك ولا يجب ما بلا الله سلام سلام يعني أشياء اي سبك سالما منك قال إلا قولا سلاما يعني قولا طبعا مستثناء والكلام من قبل يعني لكن كيلا سالما سالما يعني سالما من, من أي من اي عيب ماجي في اي عيب ماجي في اي موقف يوسفه اللي يوسفه نعم إلا له سلامه سلامه لاقي له هذه اي يعني لكن لا يعني هنا بيقول استثناء منقطع لأنه ما يداخل في الله ولا في التاتين ما قول ه؟ يعني لغواه ما؟ قلنا اللغواه الكلام البذيء. يعني دي ما له فائدة ما بلا سب. الحين الكلام ما له فائده بس. لا الكلام مو في قاله من اللغواه الكلام البذيء أيضا يقولون لا. يعني معناها أي كلام فيه فائدة مريء ولا كلام؟ نعم. كان مرادنا هنا الكلام الذي يزبل يعني الكلمات البذيئة. ده. لا اسمه هنا فيها لغولات قال بعض قال فشراب السيرفاني يعني قبل نقطة بدل ما يقول سفنام وكفى. يعني يقول يعني ليش قال إلها قال يعني ما يمكن يسمعوا أي شيء لا رغوة رأي. إذا به لمو وبشي فصل هو هقول جهسال ما له في أي حاجة والله قال بعض إلها يعني إنه قال السلام عليكم يعني ما, شيء. فيهم. قال ما فيهم عيب لأنهم في أيه هذي بيقول المبالغة المد بماء ماش فيها الذمة يعني قال راعي به في مغيران نسيه وقال ما في ماء لأنهم قعدتين جت ومن المد لهم ما هو عيب. قال ما بحافنا لأن لا بيسمع فيها أي كلام مثل الله السلام عليكم يعني أنه في دام أبلاها فكده هو من الأشياء الحسنة يعني ما بها أي أي كلام سيء. الله سلام هو كرام هو أحسن من أعيه هو كرام حسن وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا إذن الجسم الأول أصحاب السادس في السر كيف جعلهم مثل العائشين مثل الملك احتراموا ويطوفوا عليهم الوليدان ما هو ذاكر للوليدان في أصحاب اليمين واصحاب اليميني ما اصحاب اليمين وهم وشهم قال اصحاب اليمين يعني انهم ايضا أي يجوا حياة اي حظيمة في سدر مخضوط قال معهم اشياء كثيرة هنا لو تلاحظوا قال في سدر مخضوط يعني ايه السدر هو العلم مخضوط يعني قال ما في شك ما في اي شك هو منظر منظرها جميل وإذا راجل ارتياح فيها وصفاتها لا, لا, لا. لا ضر ولا يجفي اي شخص ويعني بيظللها يعني, بي يعني العرب لها قال سدر يعني ما في سدر مخضوض يعني ما في اي مشاكل الظاهر يعني برد. حمد. حمد. حرارة ولا برد ولوش بشام شنو شنو يجيبها ويقال يكون ظلها بشي ظله ب... و قال في تدري محبود وطرحه منظود قالوا والطرح هنا الطرح قالوا تفسر لنا المجد شجره المجد ومنبود النضد يعني, ال... يعني التركيب فوق شيء فوق اخر الرص اي تحط شيء فوق شيء فلذلك يقولون الماسه منبذه منبذه يعني بحط عليها يعني كانه متراكب بعض فوق بعض هذا الموز ولا الورد الورق حتى بعضن قال ما ترى السات حقها في كلها يعني ايه؟, ايه مرصوص بعض فوق بعض ننض يعني نضد بعضه فوق بعض او وضع بعض فوق بعض قال هذا مطالح ممدود وظل ممدود الشيء قال وضع الان بيجي ممدود وهو فترة طويلة طويله يعني ما اذا ارتد الى شيء ما تعرف ترتاح يعني فيه تحب بل شجرة ما دعها تجلس قليلا ومبعدوا بل قال لا يجلس بل طويل يجلس من كثرة الأشجار قالوا بعضها فلقى بها حديث انه قال في بعض الأشجار بجلس بلها بيصير فيها الماجي 100 سنة قال. يعني بجلس بل كبير أوه. قال بل لايه ممدود وما ما والمياه قال ايش بت... يعني تنصب سير من مكان الى مكان أمان. اه ماي ماي ما معنى التيار من مكان الى مكان يعني يجري هذا معنى جريان المياه في اي كل ما في كل مكان والماء مسكوب وبعضهم قال مسكوب يعني بيزل اذا احتاج الانسان لكن اذا ياخذ واخذ كثير من الايات ان الناس تجري العيون وقالوا ماء مسكوب وثفاكه كثيره والفواكه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه ما يمكن تنقطع يعني ما يمكن يجي وقت تقول ما معبي شيء مثل فواكه الايه فواكه الدنيا يقول يلا ولكن ولا ان يكون من هناك من يكون هناك من يكون يعني كم ما هناك ولا يكون يعني ما يكون عنك يقعد يكون هناك من ولا احد يمنعك منها اذا من يكون هناك ولا احد يمنعك ولا ممنوع حتى من يكون هناك من في الدنيا من ما بالله في الواقع بيجي لنا اي اي هذه الملاذات كأنها ما بنطعم بس شيء ربينا نطعم بس اللي ندل يعني بيجي بالطعم كيف ما أصابر. لو ما علمنا الملاذ وهذا الفواكه وهذا النعم نتلذذنا فيها فذا ما اقولها باجي فيها فانا احنا فاهمين والله في الواقع ما هي يعني ايش بس حتى قلنا الفاتحه باجي تاكلها وكير ورك حتى لا لو جالك شهر خلاص تسمى ما عاد فيها ولا إذا اذا ما اكلت انت جالك مرض منها ولا وإذا وبع وأكثر الأحوال ما تسترد تحصل على الفاكهة دقيقة عليه ما بلشت ترجع لك شيء جميل معناه قال الله مقطعه يعني كثيرة لا مقطعه يعني ما تنعدم ولا ممنوع ما, ما يمنعك منها ولا حتى المرد سلاحه يعني لا أكل كم أكل يا أخي بزير في الدنيا ما بالشيء ربما ما بالحاجة باشبرت أكثر منها كم أردت الله يجي لك منها مشاكل العسل اللي يدوش حتى اللي يجيك مشاهد ما تحياة حتى ال الماء الماء قالوا مرة فين بقى وعظم شرب ماء مسابقة كم بشرب شرب مثلي كم الأثرات لعن تفجر الدماغ من ماء إذا عليك ثار من هذا الأشياء في بتضر فالإنسان وهذا هو اللي يسبب للأمره بتدخل هنا ما بلا بيكسر كذا ولا أشياء أشياء اللي بيتمنها واحد من معنا ولا هذا ولا كذا وقالوا خرب سكر ورجع يمنعه واحد ويبطل وجع يسعد ماذا قالوا ما بشي يمنعك لا يضار بالصحه ولا مثل عليك ولا حتى مسألة قلنا لكم لا قالوا ما, ما يتبطر لك كنت رحيش تتعبوا ببطنك ويسروح للحمام ما بشي ما بتحتاج حمام ولا بشي ما بالله قالوا بيخرج عرق عرق ويقطع ريحة الطيب من المسك قالوا تأكل كم ماكن في عني نعمة ما بعدها لأن الله أراد إنك تفتح والله قادر على كل شيء بي لك كل أتباع رهه ويبعد عنك كل المنقصات إذا قال وفا كاتين كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة باجي لهم قالوا فرش الفرشة تبي يعني تلجع الإنسان يستدح فوقها الفرش ومرفوعة كانها موضوعة ما فوق إيش فوق أسيره سيره إلى أحد النوم وطبعا يعني عدة غرف النوم يعني, يعني يفن إذا قال يفهم من هذة فرش وسرير و وقف رعب يعني فرش يعني كذلك ايش النساء مرتبط أيضا هذا العمر بالنساء فقال وفرش المرفوع قال بعدها ايش إنا إن شاءنا هنا إن شاء هنا بيتكلم على النساء حب يعني أول ما يذكر الفرش والسرير في, في قرفة النام هذا السرير والفرش هذي. ورجع يقول ايش ودي فيه؟ قال انا انشأناهن انشاء يعني سويناهم خلق يعني خلق عجيب يعني انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكار قال فجعلناهن ابكار جعل هذه الاشياء هذا النساء ابكار وقالوا بعضهم ربما ابكار واثر يعني ايش لو اتاها زوجة او يعني لو اتا المرأة بعدها بعد بيجابث كل ماذا قال وجدها بكرة فجعلناهن بكرة بعضهم قال فهذا قال إن شاء إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن بكرة عربا أشرابا كلمة عرب يعني قالوا يعني متوددت قال بتأه بت يعني يعني عاشقه للشخص العرب هذه بتودد للرجل وت يعني يعني وتعجبه ها هذا العرب حاول لا تتكلم إلا بكل كلام إلا بما يرضيه ويرتاح هذا العرب ندريش يا عروبا و قال عروبا أترابا أترابا بفسر في سن متقارب شو هذا هذا كم منها وش يعني بنفسر عروبا أترابا اذكار بنفسه الصوره دي ما اجتي واحد ترى ربما يجي واحد ثاني فقالوا قالوا جاء ابن سيريه تفسير السيف القاسم وكان تفسيرات في البرهان قال ترا يعني قال ليش بس يعني يعني متشابهات متشابهات في الأخلاق يعني ما بين متنافر في الطباع متحبه متحبس ومتاخيات متحكم متاخيات, متأخيات. متحبس يعني لا يبغض بعضهم البعض بينهم أي يعني كل واحدة بتعيش يعني إلى ولا أي مشكلة ولا ما جاء لك ما هو صديق نعم ما اجل واجه الترب صديق ما يعني ما في في الواقع هذا الأوصاف لو تلاحظوا بالنفس هنبي زي لنا في الدنيا يقول فاكهة لا مقطع ولا مكتوعة. في يعني في الدنيا بيجي مقطع بيجي منوع بيجي منعك من هالمرض بيجي من هالفقد بيجي منعك, منها بي منعك منها يعني أشياء كثيرة ولا يجي تنعدم في كثير من الحالات حاجة ما ده. ولا بأي حد حين قال يعني قال أيش حر وجماحه قال ولا يجيب لهم أي مشاكل ما أنا ما مثلت كم الواحد في الدنيا الله يجيب لهم مشاكل والله كل واحد فيهم ريال ولا قال هذا معناه لا لو ما بينهم الله متأخيات متحابات لا لا, لا. هذا عربان أت... هذا معناه لأصحاب اليمين هذا قال كل هذا اليمين وأصحاب اليمين ونهم قال يعني هم من الأولين وفلة من الآخرين يعني هم كثير من الأولين وكثير من الآخرين أصحاب اليمين يعني هذيهم... هذي هم كثير من الأولين وكثير من الآخرين من أمد محمد مبلغ ذي فرق بينه فإذا قال ما مسابقاتهم قال السابقون في الأمة مسابقة أكثر من ما بع أمة محمد أما الأش أصحاب الميمنة يعني هذه بعدم فهم كثير في أمة محمد وفي أهل الأمة السابقة ما برض تعبه قال الله وقليل وأيضاً هذا الله كثير قال نعم قال له قال الإمام سلم لا كلمة سلم عند جماعة الكثير راح كذا اللي جاب بعد يقول يقول في الكشة عن الجماعة تبيه وحاول بسلاهم يعني بأي مساعدين من العرب يعني كذين قالوا في أمير من الجماعة ما إن جفنت إن سله إصلاح إلى الجم نعم قال مثلا آخر أصحاب الشمال بدأ الحين في أصحاب الشمال أصحاب الشب والصخط وأصحاب الشمالي ما أصحاب الشمال قالوا هم وإيش و الشمال أصحاب الشمال في زمومين وحمين هل لحد الحين الآن الأوصاف دي بيدكرها لهم يسردها الآن فالواضح الأشي يعني لأن كلنا أصحاب الجنة بيدكر قد يقاف عليهم بكذا والعصيرات وال يعني والأشجار يعني بيكون فيها ظل والظلال ولا أدري هنا بيدكرت يعني ما يقابلها. ما يجي يعني بدل ما يجي لهم يعني هاي تلك الأوصاف ودول ايش باجي لهم يعني كان من الاشياء اللي ابي بنعمها على الجنه هذا الأشياء قال في سموم وحميم يعني الرياح ال ال ال ال ال ال ال ال البراد هذا بدل ما يجي لهم براد يعني هوا طيب باجي لهم قال رياح يا رياح يعني ايش يعني بتحرق الإنسان هذا الريح حارة الى بعد الحدود بتدخل في المسام بتدخل إذا يعني حيني يتنفس بتدخل في نفسه وحيني في جلده جايلات بعد الحرارة فهذا السموم السموم إليح فالواقه ما إلا يعني فيها حرارة شديدة بتدخل في مسام الجلد كان فيه ثموم وحميم وأيضا ومع ماء بدل ما جلم العصيرات والكأس من الخمر هنا مع ما حار حاميم إذا الحميم يعني شديد الحرارة حتى قال بيزط على الأمعة في ثومن وحنين وظل من يحم وم الظل الذي بظلل و بظل الشخص قال يحم قال يحم قال الدخان الاسود قال هذا قال امامك الي يحم ال ال ال ال الدخان الدخان وبيقولوا الي يحم يترك على السواد الزائد الز يعني ما يجي معهم ظل من الحر هذا ولا ايه إلا دخان أسود يعني يكسم انفاسه و, و ويعني منظره يعني ايش يعني يخيف ما معهم هذا اللي هو ولا يجال منه فائدة لا يقل واحد حين كما عنه ظل انكت باقي ما انه يجيهم من الشمس فالإذا قال لا بارد ولا كريم ما بيجي فيه براد هذا الظل ما بينفع لهم براد. براد يعني من الحارب ولا كريم يعني كريم يعني ولا في اي منفعة احنا قلنا رحم كريم حيانا تفلك على غير الاشهر على الأشياء على الأشي على الجمادات قال مكان كريم إذا كان في خسارة في الأشياء التي تفيد الإنسان منها حفان مثلا خير كريم إذا في الأشياء المرغوبة في الخد هذا الظل كريم يعني إذا هو كريم يعني فيه أذيت الإنسان الالبراء الراحة والبراد إنه يظل له وظل من الشمس قال ماذا معه ما كريم يعني ما في أي من فعله إذا لا بيجي يعني منه براد من حين يظل له ما بيجي ما بيجيهم من حر الشمس ولا من حر شيء ولا إيش ولا في أي منفع يقول ولا كريم ولا لا بارد براد براد غير براد غير براد إلا في حرارة هو يحموم يعني لا كلمة يحموم يعني الدخان أسود أسود يعني تخيل في العيد حرقوا كفر وجاء دخان أسود وجاء والجو كله كده ها ها قال ايش ما بلاكم ذكر ما التعذيب يعني ما قالوا بلا باجي مقابل ديك النعم خلهم رجع التعذيب ويرجع جهنم و... ما ذكر هنا الا الاشياء هذ مقابل النعم قالوا لا قالوا كيف باجي النعيم هذ ان كانوا قبل ذلك مسترفين كان يبين له ايش جهنم هذا ما قال في المؤمنين قال جزاء بما كانوا يعملون قالوا دور كانوا قبل ذلك مسترفين كانوا مترفهين متنحمين إلى حد إنهم ما ما لم يقبلوا إيش أن الأشيء، أن قيادة الحق، يعني قالوا بعض الم المترفه هو الذي إيش منعت الطاعة من القيام بما أوجب الله على، ها، أدي أدي من منعت النعمة من القيام بما أوجب الله على الطاعة، المترفه بعضهم قال، ها. يعني كأن المراد المترفهين أدي كانت النعمة سببا في إيش. في تركهم القيام بالواجبات ولا في جعلهم يرسيبون المحرمات هذا مترف. إما واحد يعني ما ما منعته ولا يقول سهل ما فيها بل بالعكس إن الله قد أباح لهم إنه مثل هذا هو المؤمنين إذا كانت النعمة لا تدعوك إلا لا يعني ما بتأثر عليك في أنك تفعل ما فيها ولا تخليه تترك واجب فهذا قال هذا إنها مباحة للمؤمن ولا يجب أحد يحرمه عليه لقل ناره وقل ما حرم زينة الله التي اخرجي العباده والطيبات من الدك. لا لحد يهرمه واستنكر الله ان لحد يهرمه اذا وكانوا قال انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحلف العظيم قالوا كان يسروا على الحلف العظيم وعظيم يفصلوا الحلف يعني عن المعصي المعصيه الكبيرة صول ولا يبالوا ولا يتوبوا ولا, يتوب ولا يتوب. المؤمن قد يحصل منه معصيه ويتوب ويرجع لكن ماذا بيصر عليها يعني بيستمر عليها ولا يبقى العظيم يعني كبيره. كان يصير بعضهم يقول الحلف وفي الواجع الحلف كانوا في الحلف. هو نجم الشيء المؤكد العهد المؤكد يعني يقول بالشيء مؤكد ورجعتهم جوا فلقى أطلق على المعصيه لأن الله قد أسك علينا وأكد علينا الامتناع من المحرمات وارتكفها في نجب فحنات يعني ندى الشيء لي قد ايه ادي ايه ادي قد, إيه؟ قد, إيه؟ قد إيه؟ يعني اللهم نعنا منه الحين من ربنا بوعد ايه ومعنى يقسم باليمين اليمين الغموس ايه الحين باليمين الغموس يحلف ان كذا وداري انه كذب يعني ذي بيحلف واحد هن يعرف على شيء وعارف انه كذب أعنى. اما يحلف ان فلان غلبته هو عالم ما غلبته هذه من الغموس ذي يقول شغله صاحبي يجنن ذي ترى بعد ما الحين ها قالوا اذا انهم كانوا يسبونا على في العظيم اول ايه بيوا ينسب يعني على المعاصي وكانوا يقولون اه اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون كانوا ينكروا البعث يقولوا ايش اذا وحد ما ينكروا ويستهزوا طيج ذا رجع مثنا وقلوا احنا تراب وقلوا احنا عظام وما حد بيشي كذا انتهينا ورجع بقان ايش اينا لمبعوثون قد بقى نبعث او او آب ابان او ولا ابان او هم حبا يبعثوا يعني ربما قالوا بعض مبعوث او اباءنا ما تفعل ال وافئه مبعوث مبعوث او اباؤنا او لا اباءنا كذلك بيبعثون عاد او اباؤنا يعني لو رات يقول له مدري كم عين ماتوا كان عاد استمع ياد نعم قال الله للنبي قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى نجاه يوم من كل الاولين هذه قلت مع هم. كل وانتو مبعوثون ومجموع الى ميقات يوم يعني الى موعد يوم معلوم محدد نعم ثم يبلش به يوم محدد عند الله ويبعثون كلهم فيه وايضا يجتمعوا قال يا الاولين ولا كلهم ثم انكم ايها الضالون المكذبون قال ثم انكم عند هذه هذه عن الحق ورتبعتن الاصنام وتابعتم شركتم عباده الله قالوا مكذبتوا بما جاءنا به من الآيات لا ثم انكم لا اكلون من شجر من زقوم ف... <تصفيق> يعني عاد ما هم بل عذبت من بعد مجموعون وعاد ما هم بل عدو ثم يعني عاد هذا اشد راس ما هم بل بتسمعون ثم انكم لا آكلون أنا من شجر مزقوم. من قال ثم لا آكلون يعني ستأكلون وبأيه بيقزم يعني بيؤكد الله هذا الكلام. إنكم لا آكلون أنا من شجر مزقوم. قال يا يا رسول الله يا محمد قل له هذا الكلام. بقينا لا من شجر مزقوم. مش هو الذقوم. الذقوم بيختلفوا بعضهم يقول مدرية بعضهم وما هو سافر يقول يتوعد الله. يعني قلت يعني بعيد من الله يتوعد بحاجة ولا ندري وش. وش تخوفنا منها. لكن قالوا ماذا يعني في اللغة؟ قال تزكّون في اللغة أو أن الشيء بصعوبه ما يصير تبلعه. فيقولوا تزكّ ما من يعني بيت هذا التزكّ. فقال أنتم بتأكلوا من شجر ما خمسة يصير في من يعني فيها كل ما يعني, يعني ما استطيع. أولا بيجي, ما يجي بيجي يعني صعبة ثانا بيجي فيها مرارة شديدة يعني بالنسبة للطعم وفاهم بعضهم قال عبد يجي فيها رايحة نتينا ما يستر يشر الإنسان يعني من كراهة ريحة وكراهة طعمها وكل شيء ما بيستر ينزلها ها قال بايش من شجر آكلها من شجر من ذكهم يعني لا من شجر يعني كل من شجر هذا الشجر هي من ذكهم يعني شيء لا يستطيع الإنسان بلعه إلا بصعوبة وبعدها قال فما لئونا من هالبطن وما يستر لله يأكل وكثير ما يستر يأكل وحده وبس يعني بجيب ايه هذا يعني جوع شديد يخليك تأكل وش ماه ورجع تأكل حاجة ما ينسترى الإنسان يتحملها من شدة الجوع فلذا قال فما لئونا من هالبطن قال باهم لا بطن. ورجأ فشارب عليه ونزل عليه ما رب ما ينزل إذا ما مرضت بعض القم تزل قال ينزله بأي ما والما هذا قال حامم حامم أبي قال أبي كبت على أمها وهذا ايش تتخيل تخيل شدة الجوع والعطش لأن الجوع هذا يخليه يبغى يأكل عنده يأكل الجوع بيخليك تأكل من هذا وتكسر لما تبلعبك هناك أصلاً وعب الشديد بيخليك تشرب ما معن أبي ويبعد كل شيء حريق يحرق حريق أت لكن العطش الأذيف كان زائد يعني مشددة العطش خلاك تشرب ذا نعم فشاربون عليه من الحبيب فشاربون شرب الهيم تبي شرب شرب الهيم قال الهيم يعني الإبل إذا جاء فيها مرض بيجي فيها مرض يخليها تشرب ما معشره هذا الهيم لا ما تنو حتى دموت. يعني ما تروى تشرب تشرب ولا تروى هذا فيشربوا يشربوا ولا يروى يعني مع في الاحث... الاحث الاحث... الاحث يعني فيه يحدث فيهم الأشياء الأثر العجيب إذن... يعني في إقبارهم عطش إذن باجي فيهم عطش العطش هذا نفسه عذاب شديد يخليه يشرب ماء يقعد يشرب ولا يوقف من شده العطش ومع ذلك يعني ولا يوقف فقال فشاربون شرب الهيم هذا يعني من أشد العذاب فشاربونا شرب الهيم هذا نذرهم يوم الدين هذا فيفا في حقتهم هذا نذرهم فيفا سهم يوم الدين يعني يوم الكساب نحن خلقناكم فلو لا تصدقون يعني تلقوا لهم الآن إنه جاعت كل كل قلوا هذا الشيء الله بيبعثكم يعني بأنتم جميعا الأول والآخر باتجمعوا جميعا ثم بيحصل لكم كذا وكذا حين تبقوا على هذا الحالة نحن خلقناكم فلولا ولا تصدقون يعني خلقناكم ما كنتم موجودين كنتم معدومين فخلقناكم فاحنا قادرين وعلى ايش اعادتكم وقادرين على كل شيء فهل لا تصدقون ما... لا تصدقون يعني أي... ترجعون الى الحق وتصدقون ما به أفرأيتم ما تمنون بس يعني انظروا حتى الاشياء المنيه دي يصير منكم ان انتم تخلقون او نحن الخالقون انتم اللي تجبوا انتم اللي الله الله انا دخلنا ال ولا ما بعده لا في الالمري الله بيخلقه هو خلقه بيجي منه اذا حتى هناك خلق متجدد بيقول الله ادمر خلق وتجدد يعني ما مبلغ ان توجد خلقنا ايضا بنخلق اشياء نخلقها يوم يعني مستمد ما بلا آلف في الواقع اشياء عجيبه حاجات غريبه وايه يعني عظيمه ما بلا الانسان عيد اعتاد عليها اعتاد عليها ما عاد يراه فيها تاكل والله حاجة يعني كل واحدة منها شيء عجيب يعني حين ما يجيبها أولاد تخيل ما بأولاد جلس الناس أعلى السنة ورجع جيوز كذلك كيف بقى يجي حاجة غريبة ونرىكم في الحينها الآن كماء جاء كسوف للشمس الشمس جاء لأكسوف كن ليه يعني ايش حال الكل يعني بيجي حاجة غريبة وتجمعوا العالم كله ويذكروا الله الناس يجمع يجي هذا هذا والله يجي الظلام الظرف في كل يوم يظهر نهار ورجع ييظرف ورجع بعد الظلام يجي النهار وآخر النهار وليل النهار وليل كل يوم ولا شغل ولا في أيه مشتغل بمع أن الله هذيه سوى هذا كله يعني يعني إن الآية تكررت عليهم ولا تعبروا فهو أسباع تعيش إيه لكنها أسر الخلق أنتم خلقناكم وقد ما تتعبروا أتعبروا في تراذ ابن بعدك كثير. يعني أولادكم والريادكم والناس كثير يعني نشأوا بعدك وولدوا بعدك أفرأيتم ما تمنون أخبروني هذا أنتم تخلطوناهم نحن الخالقين من هذا خالقين أنتم أقول له هذا بيقول الله نحن قدرنا بينكم الموت نحن قال نحكم بنحكم بالموت ونقدره عليكم يعني يحتاج من الإنسان يموت بقى يموت بقى يموت ما وما نحن المسبوقين على أن نبدل عمثالكم يعني يعني احنا عاجدين ولسنا بعاجدين ان نبدل امثالكم غيركم وانتوا ايش يعني انتم الان يعني يا امة محمد في نعمة ان احنا نعرض عليكم هذا الهدي نعرض علينا هذا الدين هو نعمة عظيمة فانتوا اذا ما بدكم تقوموا بها احنا قادم ان احنا ايش نعملكم بها وانتوا ايش ببوتكم هذا الهيش الشيء العظيم والواقع يعني الان بنستغرب يعني بعض ال... يعني بعض علماء الغرب وذين مذين معاذين للدين في رأي ان الإسلام ذا نعمة كبيرة ما من أهم إلا حين عندنا وحين قام على أيد العرب يعني بيكرهون غض العرب لو ما لو كان عندهم انهم يفرحوا بس الكافي يقول يعني ايه هني ذكروا قال و... ذاك البريطاني عالم بريطاني أن كتاب أعظم أت شخصية في العالم يذكرها ويذكر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وربما اعتقدوا أنه قال, أعتقد قال أنه قدو أعظم هذا وقالوا أن هذا الدين الذي جابه دين الإسلام هو النظام الوحيد الذي يمكن يعيش على البشر يعيشوا في حياة يعني قال أحسن قانون يتناسب مع الناس يعني راه نعمة كبيرة هم دون مدري كم ملايين في سن قوانين ولا قد انطبطت لهن. ولا قد ايش تقرد ويجي لها مشاكل ويرون هذا احسن قانون لكن منعها منها الكبر والتكبر مثل ما منع الناس من البداية يا كبدين يعني ايش يحدوها يجعلوا استعقلك ها انفسهم فاشتينها نعمة فالمفروض ان الناس يستفيدوا من هذا النعمة فالله بيقول اذا ما بدكم احنا ايش ولا ايش ولا احنا عاجزين قال ها وما نحن مسبوقين على أن نبدل يعني إيش بيستطيعن ما واتكون جماعة وبيستطيعن إن, إن هي تكون جماعة ونبدل غيرهم. أنا قال نبدل أمثالهم ماذا نبدل لهم؟ كمان نبدل إنا نبدلكم يعني بشر كل بيت. الجباب داركم بدلكم نعم على أن نبدل أمثالهم وأنشأتهم فيما لا تعلمون ولا قد علمتم النشأة الأولى فلولا تتذكرون يعني أنتوا قد عرفتوا النشأة الأولى خلقها الأولاء خلقناكم ما كنتم إذا نتذكروا من هذا وتحبوا وترى. ان بايشبر ايش انكم تبعثوا مره ثانيه هذا لأنه... لا افهم لا عاد ينكر يعني ربما ان هنا بن... نحولكم إلى حالات وأنتم ما بتدربها. يعني حياة الإنسان. في الجنين مين حين قال على بدي انقلكم ما ننشاكم درك يا راكم بس بالرجل وراء. <تصفيق> من هالنشأة. إحنا يعني الله لكن. الله <تصفيق> الله الله الله. الحمد قلنا سوره الواقعة صفحة خمسمائة وستة وثلاثين ولقد علمتم النشأة الأولى فلا تذكرون افرايتم ما تحرثون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرعيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلكوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون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 فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنذل من حميم وتصليت جحيم. إن هذا له حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله نرجع إلى بعض الآيات السابقة هنا قال الله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قال أفرأيتم ما تمنون هذا المنيه الذي يكذفها الإنسان في المرأة قال أنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ لأن من قرب بما بعضهم يقول يعني هذه يعني كلها مبلغ تحول, تحول يعني هذا المني إلى إيش؟ يعني إلى إنسان فكان قدو أمر يعني طبيعي فقال الله هذا المني نفس المني من هذا أوجده أنت هذا خلقته ولا الله هذا خلقه فالله هو الذي خلقه والذي رجعه سواه حتى اوصله الى الصورة المعروفة الى صورة الانسان مبلغ بعض قلت قلت قلت اما بالنسبة للبشر هؤلاء في الواقع بجوه المني بيتحول الى ايش الى يعني بيمر بعده مراحل لما يصل الى صورة الانسان كامل فقال الله خلاص نفس المني من هذي اوجده اه انتم اذي يعني خلقتموه ام نحن فالله وذي اوجده وذي اوجد المني وكذلك هو الذي أشحول ثم قال نحن قدرنا بينكم قال أنتم تخلقون نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل على أن نبدر أمثالكم أن وننشئكم فيما لا تعلمون هنا أيضا قلنا قال الله نحن ذي نتصرف في كل شيء نحن ذي نقدر الموت نحن ذي نجعل الموت فيكم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم يعني كان بجلل على قدرته قال نحن ذي خلقناكم ونحن ذي في هذا الآية قال قدرنا بينكم الموت يعني هذا الامر راجع الينا وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. ويعني ولا نحن بعاجزين أن نحن نبدل أمثالكم أن نحن نخلق أمثالكم فإذا كان هكذا يعني إيه؟ يعني إذا إعادتكم سهل علينا لأنه بيجيب على المستنكرين للبعث عادة من يعني ما يمكن إذا قد استطعنا نخلق الناس مثلكم يعني فأنتوا في إعادتكم بعد الموت تكون أسهل هذا كان جواب على المنكرين للبعث هو ما بل رجعنا لهم يجي هذا النقطة ما روحنا إذن قال على أن وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالهم يعني وما نحن, نحن بعاجزين أن نحن أجيب بدل أمثالهم بدل نحن نجيب ناس على يعني نحن قادرين على هذا الكلام كنا نقول على أن نبدل فيما لا تعلمون كذلك نحن قادرين أن نحن نغير احوالكم الى اشياء ما تعلموها قد يما على ما قالوا تغيير صورهم او الى اي شيء يعني الله قادر يفعل ما اراد فاذا فلاعد يستنكر انه يعيدهم بعد الايش بعد الموت ولقد علمتوا النشاه الاولى قد عرفتوا بالنشاه الاولى يعني خلقناكم من البداية ما كان يعني كنتم غير موجودين وخلقناكم اذا فيعادكم تكون اش اخوا وأي... ايثر ولقد علمتم النشأة الأولا فلاولات تذكرون يعني فلماذا يعني لا تتذكر وتتعبر وتعرف أن هذا شيء سهل على الله وأن هذا ممكن أفرأيتم ما تحرسون يعني بعدها انتقل الله انتقل إلى ذكر نعم أنعم الله بها على الإنسان قال أفرأيتم ما تحرسون فيها دلالة على نعم للإنسان وفي نفس الوقت على قدرة الله أفرأيتم ما تحرسون يعني هذه الأرض هذه تحرسوها وتوضع فيها البذور. ها أنتم, أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنت وذي بتزرعوه يعني أنت وذي بتنبس الشجرة أو الزرعة أو منحنا الإنسان فقط بيحرس ويحط البذرة يعني لكن من المنهذب ينميها وخليها تصبح زرع أو شجر فوالله فقال آرأيتم ما تحرسون يعني ما معكم الله ايش تحرسوا بس ويحرسون ويضعون ليش الحبوب يعني البذور والله والذي يوجد الزرع وانت ذي بتطلع الزرع ولا الله أرأيتم ايش ما تحرثون أنتم تزرعونه أنتم أم نحن الزارعون طبعا هم بيعرفوا في كل هذا الأشياء أن الله هو المتصرف أن الله هو الذي بيفعل هذا الأشياء هو بي يعني هو الذي بيخلق بي بي الأشياء فقال أنتم قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكتهم هذا أيضا يقولون في الواقع بعدد نعم عليهم في هذه الآيات بيذكر لهم النعم وفي في هذا بيان أيضاً لقدرة الله. قال هذا الزرع ذي أنتم بتعتمدوا عليه والأشجار واليعني والحبوب ذي بتعتمدوا عليها. الله ذي بيجش بجعلها لكم. الله ذي بيخلقها لكم ويوجدها. فقال والله والله ما نعتبر يعني أنا كنت أحاول أن أقول لا عين؟ لا بيت بلع كل بيقول أكثر من بس ريكال عندك لكن الظاهرة الآية المني مثلا لكن وهذا نكوث لأنه قد يقول ما يقولون للسبب وهو إلقاء المني إنه حتى, حتى, حتى بالوضع السبب هذا المني من إنه سلط عليه يعني يقول لك بعض الناس يقول المني ذا هو يعني بيقول المني في الإنسان ورجع يتحول يعني طبيعي شيء إيه طبيعي قال هذا المني من هذي جابه فالله هذه خلقه المتابعة محمل آية كيف حاني قول أبراية المهد للحوم أنتم سأل قبتك يتحول إلى شيء آخر كانت يقول أنتم أمنكم للسبب وأما إن شاء الزرع أو إن شاء الإنسان داخل الضحيم حتى, حتى هم بالنسبة هم علينا ما هو عليكم حتى اجتي قال تحرثون يعني ما بلا تخرثوا بس الحبوب إحنا هي مننا ما بلا منكم من الحرث وضع الحبوب بس أما الحبوب هي مننا وأيضا إظهارها وخليها دايش يعني تنمو و هذا شيء مننا قال قالوا هنا اي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون هنا يقولوا تزرعونه الضمير يعود على يعني على وجه كان المفروض الارض لا م... اول ولا وقت علمتهم قال ايه افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لكن ما تبر يقول الارض مع انه استعمل قال زرع الارض لكن قال في ال اللغة زرع على الأرض يعني وضع النبت فيها وضع الحبوب فيها بس هلما الله ما يشترى الله ذي زرع يعني وضع الحبوب أم أن إحنا الداريون؟ لأن أحيانًا تأتي زرع بمعنى وضع على وضع البذر فقف يعني يقال الإنسان يزرع الأرض يعني يضع البذر في الأرض لكن إذا تقول أحيانًا تقول يزرع الله زرع على الأرض يعني زرع الحب يعني نما وأنبت هنا المراءد بزراعه يعني نمى وأنبس. ما يقول ما أن الله زرع. حين قال أنتم أنتم تزرعون أم نحن الزارعين يعني من هذه أنبتة؟ ما يشتي من هذه حط في الأرض. هذا واضح هم ما الذي وضع حطفل الأرض أنتم؟ في ذن الطمير مفهوم من الحرف حين يقول يحرثون إيش بيحرثون؟ لا يجي يضع البذور. فهذه البذور من هذه نماها وخلها إيش وحولها إلى شجر وزرع. أنتم أم نحن؟ لو نشاء لجعله حطاما هذا الزرع اللي في حياتكم كلها ما عليه لو اردنا نحن اج خلانا يعني من يعني ما بنخليناه يعني نحن بنوقفه يبس مثلا ويصبح حطام ولا تستطيعوا شيء يعني انتم ما بسوا شيء ما بلم تحطوا البذره ولو سقيته يعني قد الله لو أراد قال ان احنا نخليناه حطام يعني يتكسر جوه يابس معناه حطام يابس يعني ما عادي شيء يعني يستفيد من الزرع ولا عادي ينمو يموت وايش وما يجعل منها اي فائدة لكن لما كانت رعاية لا تحطوكم فانعمنا عليكم وجعلناه ايش جعلناه شيء تستفيد منه قال لو نشاء اللي حطاما فظلتم فضلتم تفكهون انا لمغرمون قال لو نشاء اللي حطاما فظلتم فضلتم تفكهون لو يعني يجلس الزرع ويبس ولا عادي ايش يعني يبس لما يتكسر بالصاقة يقعدوا الحيطان قال ورجع بعداه فضلتم يعني انكم تبعدوا طول النهار وانتم تتعجبوا تتعجبوا وتتكلموا في هذا الموضوع فهنا كان المراد بايش تفكهون هنا تستعمل بمعنى تتعجبوا وان كان الاكثر فيها انها تستعمل بمعنى ايش يعني يعني يعني, يعني أطراف حديث ويجي وي فيها ايش فكاهه ونحوها أو لأن الأصل في التفكه هو التناول الكثير من الأشيء من الثمار من فاكهة، أصل كذا. فقال هنا يعني كأنهم بيتداولوا كثير من الأشيء، الكلام حول يعني حول هذا الأمر حين ايش؟ حين تخرب الزرع يخرب الزرع ويفسد ويصعد. يعني هو بيصدق يعني غريب وله بيفعله كل الأسباب يعني لا أراد الله قال خلاه إنسي بيجي فيه أي فساد بيسمو فساد يعني بسهولة. فقال فضلت قال فضلتوا تفكهون إننا مغرمون. متفكّهون يعني تف يعني وتتعجبوا وتقولوا هذا أم إننا مغرمون. يعني ما نقد خاسرين خسارة كبيرة مغرمون. فأنه قد خسارة كبيرة. تمام. قال مغرمون. بل نحن محرومون. لا بل تقول يعني بل يعني بتقول احنا ما أنا خسرنا خسارة. بل بل نحن محرومون يعني بل نحن إن إحنا يعني بخسارة بل يعني هناك مانع لنا ونعنا من الإيه يعني من الحصول على رزق بل نحن محرومون يعني ممنوع فأنعد فيها يعني يقول خسرنا يعني ما يتذكر أي شيء تدخل إلهي واللي بل نحن محرومون بل هناك شيء منعنا بعد بل نحن محرومون يعني بل منعنا الله أو منعنا شيء من إيه من الاستفادة من هذا ال من من زرعنا يعني وش الفرق بين مقرمون وناح محرمون؟ أشترينا دبوس نحنا كذا يعني. بل نحن محرمون يعني كان بل ممنوعون يعني بل منعنا من هذا يعني حظنا هكذا تمام حذنا ولا ايه ولا غير؟ تمام الله يعني, من يعني منعنا مممنوعين بل نحن ممنوعين يعني كان بشيء يعني الحين كل كأن بشيء بيتخذ منعنا. أفرأيتم الماء الذي تشربوه نبته ذكر أوله خلقهم. وقد قاعد ذاك الأربع الزرع الذي الماء الذي بيشربوا؟ الماء الذي تشربون يعني الأشياء الذي ما بيجمل الإنسان لابه؟ قال أ يعني خبروا لي من الماء الذي بيشربوا هنا أفرأيتم يعني من الماء الذي بيشربوا أنتم من المدن أنتم أنزلتمه من المدن يعني السحاب المدن قلنا السحاب والواحد لها مدنه قال أنتم أنزلتوا الماء من السحاب أو إحنا ذي نزلنا، طبعًا نعرف إن ما بلا الله ذي بينزل الماء من السحاب، ما بيعرفوا الله إيش هني ذا المطر؟ ما يقول ذا الحين إن إحنا بنطلع من تحت بس. يطلع به؟ يطلع من تحت. نعم تمام. ولو طلع؟ وفي الواقع مسألة يعني في هنا فعل هو من الله. ولو طلع؟ من من هذه حط في الأرض ومن هذه أوجدته؟ على الأرض ما بتنزل سحاب إنها من سحاب. ولا يعني ما هي مشكلة؟ لكن هذا الشيء المطر ما بي ما بلا بيجي الإنسان. ما ب ما هو ذي بينزله؟ إيه قال يعني أخبروني يقول أفرائي تم عن هذا الماء اللي بشربوا أنتم اللي بتنزلوا ونحن إيه أنتم أنتموا من المدن يا أم نحن المذنون لو نشأ جعلناه إجاجا يعني ما يعني لو أردنا نحن نخلي إجاج يعني ما شديد الملوحة بحيث ما يستطيع يبتدي منه ولا شيء يعني ما يستطيع يشرب منه يعني من يموت الإنسان من العطش هو ما عنده فلذي يعيش في البحر سماع اللي بيتموا في البحر ولا يتعطلوا في سفن في البحر عم ما جمع ما بعدهم ب من العطش ولا ما عنده نعم قال ليش نيجا جعلنا ما قال لا جعلنا مثل بقية الآيات السابقة يقول ندخل هذا جعلناه, جعلناه, جعلناه وما قال جعلنا يربما جه الناس يباجو شيء سار وبي بسبره الوجهين سهل عليه مدري ليش ما جاب الله إيه لو نجا يعني أنه إجاجا فلا ولاتشكرن أفرأيت النار التي تورن هذا أخبروني من النار هذه هذي هذه بتشعلوها هذي تورون يعني تشعلوها بيقولوا فأنا إذا أشعلها حتى ظهرت للناس قالوا قالوا نار هي في, في الواقع فيها معنى الرؤية إذا قدر أشعلها لما أصبحت ظاهرة يروها الناس قالوا إيش هذه النار أخبروني من هذه النار بأنتم أفسد. أأنتم في هذا الأ... لا لا هنا تورون يعني ت يعني تشعلوها تشعلوها حتى تكون ظاهرة. أفرأيتم لا اللي... أي النار التي تورون. أأنتم أنشأتوا شجرتها أفسد هنا. قال أنتوا ذي أنشأتوا الشجرة. صدق صحيح أنكم بت... بتحرفوا يعني يقول الجناد لما تكدح يت... ويجاهب لكن أنتوا ذي وجدت الشجرة. أأنتم ما جئتم الشجرة هذه النفس بت... الحطب هذه يخلوها نار أنتم أنشأتم سيارتها أم نحن المنشئون؟ وهذا حتى يبين لنا حتى في كل شيء الآن. بس إذا هذا في كل المصنوعات. أنت يعني بالنسبة للسيارات أنتم ذوجت المواد حقتها حق المواد المواد هي من الله ما قبل أنتم بتغيروا وتركبوه وتسوي كذا وكذا والله ما اتطلعتوا إذن حتى هذا كلها في الواقع نعم من عند الله حتى الأشياء هذه بيدخل فيها الإنسان وبيصنعها لأن قال حتى ال النار دي بتكون الإنسان وبيدها حتى موادها والاصل هو من الله كل ما يكون نعمة مع الانسان طائرات سيارات اي شيء اي الاجهزه كلها في الواقع ما هي من الانسان والله ما هي بيستطيع يخلقها ما بالله يجمع هذا مع هذا ويركب هذا مع هذا وبس والله فالمواد الاصل هي ايش؟ من الله, الله المواد هي من الله والله بيجعلكم تقدروا على تركيبها والهمكم هذا الامر يعني فالواد الفضل كله لله و جاء جعلناها خسائر خايفة جعلها إيه جعلها يعني تكون صالحة لأن تكون آكلة مثلاً فالله إذا حسأبنا مزيها أنت الشجرة بس كل الأشياء المصنوعات قال بال بالسبحين قال أفرأيت النار التي تورون أنتم مشجر أنتم أينشأتوا مشجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المبلين قال هذه الشجرة يعني هذه النار جعلناها تذكرة يذكروا الناس يتعبروا يعني يذكروا إيش نار جهنم ويخافوا يجوا فيها عفر عذارين، خاصة إن الناس كلهم بحتاجوا إليها، فقال فيها تذكرها للناس، يعني يعني يجربوا حرها ولا يجربوا منها، بيذكروا، يذكروا الآخرة، وإيش ويحضروها؟ هذا معنى تذكرها، نحن جعلناها نعم النار، بالضبط. نحن جعلناها تذكرة، ومتاع للمجؤين، ومتاع يعني منفعة، إيش يعني ومتاع ليش للمجؤين؟ قال المجؤين نبيفسرواها بيقولوا أمسافرين بنسمعهم وبعضهم بيقول له يعني عندنا أظن ارتفاع القاسم قال المقيين يعني الذين هاي يكونوا في محل يعني قفرة لأن بيسمى جواء المكان الجواء بيقال في ال في اللغة هو المكان الذي لا لا لا أحد يملكه أو لا أهل له يعني قفرة أي قفرة ما بحد فيها إيه لكن في الواقع النار الناس مستفيدين منها جمع سواء ولا في فالايه ولا في الحضر ولا في بيوتهم ومسافرين في اي مكان مبلغ قالوا في السفر عد يجبهم فائدة كبيرة اكثر يعني بالنسبة للمقوين او في الواقع المقوين يعني ديهم بخاري يعني خاري كان مثل المسافرين ماهم في بيوتهم فكان المراد انهم بيكون استفادتهم اكثر لانهم بيستعملوها في الاضاءه ويستعملوها بالنسبة حكا في حماية من الحيوانات ويستعملوها في التنبيه على يعني يستدلوا على يعني إذا واحد مثلاً ضائع منهم ولا شيء ويشعلوا النار مثل الليل بيستدي إليهم يعني يعني بيكون فيه هداية الهم يستدي بها الظالم يهتدي بها قالوا الظالم ويدفوا بها ويدفوا بها في العراء مثلاً وأيضاً حماية من الحيوانات الحيوانات ما بتقترب من النار يعني فتأن فيها فوائد أكثر بالنسبة لهم فلذا ذكر المقوين يعني يديهم خارج اي تفسير واحد يقول مسافرين ولا عبد الرحمن محسن المقاسم او لا استنى ما قال قبل المسافر يعني قال دي في مكان خالي يعني حاله تم يعني طبعا سافر ايه قبل عاد ثم ما بين الإنسان ويحل في مكان ما طبعاً. ما حد قال نحن جعلنا لك ربك وتعالى المبين فسبح باسم ربك العظيم قال هنا عبد يقول الفاء بيقولوا فاء الفضيحه يسموها فاء الفضيحه فا يعني ذي بيجي هو فيها شرط محذوف يعني إذا كان ذلك إذا كان هذه النعم إذا عرفت هذه النعم إذن سبّئ إذن قال إذا عرفت هذه الأشياء وهذه النعم فسبح باسم ربك العظيم سبّح باسم ربك العظيم يعني كأن تذكر اسم ربك العظيم يعني نسمح إذاك شيء تس... الشيطر الله نهو يقول لك إذا عرفت إنك نعم الله عليك و بعض كذا وسوا لك وسوا أيضا كل ما سبب ليك وكل الأشياء الضرورية إذن قال فسبّح باسم ربك العظيم هو من الشكر، من الشكر وت... يعني من أعظم الشكر أنه يسبحه وينزه عن كل ما لا يليه، هذا من أعظم يعني الإيمان، فلا أقسم بمواقع النجوم، ها؟ سبب بهذا يعني كأن مستخدما هذا اسم ربك العظيم، وسناب يوم ذحين سبحان ربي العظيم، اولا فيه معنى انك كنت تتلفظ هذا اسم اسماء الله، وربما عاد يعفي أج. يعني تتلفظها وتذكر معناها وإنك الله، وتنزه الله. ما لا, لأ. بس. حين قال باسم ربك العظيم، معناه بيقولون في السفر من ربي العظيم. تمام ولا بهذا الشيء تتحدث هذا الشيء. يعني <تصفيق> سبحان الله الله وصار كلها ولا ولا الله فجيه أفضل يعني يعني أفضله بعجلة مزيح قال الله تعالى فلا أقسم بمواقي النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم هنا بيقولون لا فلا يعني فأقسم على ما قال الإمام الهادي وقال لا تأثي بها العرب وهي لا تريدها يعني إذا بيقولوا ما بلا زيادة توكيت قبل زيادة توكيد المعنى يعني فأكسمه بمواقع انه يوم انه لقرآن الكريم الله بيكزم انه قرآن كريم فالله هنا قال عندما يكون المعنى ظاهر واضح ان المراد انه بيكزم ان القرآن انه قرآن عظيم تمام سهل وجه عن قرآن لا لا في الواقع بي في خطاب يعني يخاطب المشركين الذين ينكروا البعض وينكروا الابرسل يعني يعني يعني ورفض الإيمان بإيش بالنبي محمد صلى الله عليه على وسلم قال بس بقول بقول بقول ما هي الحاجة تقسم لهم ما هو عن الجور عندها كذا عظيم لو تسمون لا بدو ذا لا لا لا نب نقول حد فيه من التأكيد نقول فيه تأكيد حين توفي معاني يعني معنات بيظهر لو زيد لها عبي يختفي يعني قدو شيء واضح هذا تأكيد يعني قدو أكيد حتى لو جاز لا ما عبي تمس على الإنسان كثير. ما؟ نعم فالله قال فاقسم ايش؟ بما النجوم انه لقرآن الكريم هذا المقسم على لكن <تصفيق> ما كده وإنه يعني هذا لا النجوم يعني قال وانه هذا عظيم قال النجوم إنه لقرآن الكريم بقينا في وإنه لجسم لجسم الله تعالى من عظيم لأولًا فأقسم بالنجوم بمواقع النجوم هذا فيها شيء يعني غريب حين يقول مواقع النجوم ما قال أقسم بالنجوم موضع موضع النجوم ما قال أقسم بالنجوم حتى بعضهم يفسرها تفاسير ثانية يعني يعني الآن ظهر لها تفسير جميل رائع الآن بعد ما يعني اكتشفوا يعني ايه يعني اتطوروا في, في تكنولوجيا ووسائل الرصد يعني اكتشفوا وقالوا انبه ايه يعني انبه, انبه نجوم تبتعد عن الايه يعني عن الشمس او عنا يعني بسنوات ضوئية يعني بعضهم بيقول يقولون 300 سنة ضوئية والسنة الضوئية يعني ما تتخيل لان الثانية, الثانية بتقريبا 300 ألف كيلو الثانية مقابلة 300 ألف كيلو كم باجة الدقيقة؟ يعني ضربها في ستين وكم باجة الساعة؟ ضربها أيضا في ستين وحنجي في يوم ضربها في وعشرين وحنجي في شهر ضربها في, في ايش؟ في اثنى يعني في ثلاثين ورجعت ضربها في يعني كم السنة الضوئية؟ حاجة؟ ما هذا قالوا النجوم يعني سبتعد منا، يعني, يعني بعضها ثلاثمائة ايش؟ يعني سنة ضوئية يعني ما نستطيع أتخيل هذا فعلاً <تصفيق> هو قلنا له كذلك لكن عذبي يقولوا إن عذبي أيضاً نجوم تبتعد أكثر بعض هاي قالوا مليون سنة بعدين بعض النجوم هذه بنراها بنراهها وهي كبيرة يعني هذه دي بنراه نجوم صغيرة قالوا بعضها هي أكبر من يعني من الشمس بالآلاف المرات أكبر من الشمس وإضاءتها أكثر من إضاءة الشمس وحرها أكثر من حر الشمس ليش ولا بنراه إلا يعني نقطة صغيرة مجرد أمرها، هذا يعني مسافة بعيدة بعيدة، فإذا هذه المسافات بتخلي واحد ينذر المسافه حتى يعني يعني حجوا ملايين السنين الضوئيه يعني كم أجيء المسافة؟ فاذا هذه المواد هذا يعني شيء عظيم، فقال الله وأئن وقال فأقسموا فأقسموا النجوم هذه إن جم وأئن هذا الجسد لو قال لو تألموا يعني لا تدروا كان فيه أنه ما ما ما تعلمون ما يعني مسافة يسير كم بينهم المسافة، تعلمون عظيم، إنه عظيم. هنا قال عظيم استفاه أيه الجسم، لكن عد فصل كل الجملة هذه إنه لجسم اللو تعلمون عظيم فاصل بين الجسم والمجسم به. قال هذا كلام، وهذا جملة اعتراضها بتأكد القسم يقول وإنه لا جسم ولا تعلم من عظيم. وحتى في نفس الجملة الاعتراض ايضا اعتراض اخر حين قال لو تعلمون يعني وإنه لا عظيم، فصار بقول بين القسم الموصوف وصفته هذه عظيم بقول هاي لو تعلمون من أين هي كانت عظمة الجسم؟ يعني حاجة أنا عجيبة هاي. يعني عجيب حين يقسم مواد عن الجسم. حين يقسم مواد عن الجسم يعني ما هو قسم بسيط. بلا كان قال, قال ما بتعلم إنه لقرآن كريم كريم قلنا لكم كلمة كريم تاتي لا تاتي لها معان اي احنا احنا الحين رجل كريم يعني واضح كريم يعني بيعطي وفي صفات لكن اذا قال ايش قران كريم هنا كلام غير بيقولوا مكان كريم غير كل شيء والله حاجه كريم سالوا معناه كريم يعني فيه خصال او أو الصفات يعني ال المرغوبة في هذا الشيء كل شيء بحسب يعني مثل حضور بيت الكريم يعني فيها الراحة والأمان وكل يعني فيه ما يرغب أو ما يطلب من البيت يقول هنا أي القرآن الكريم يعني فيه ما يطلب من ال من الكتاب الكتاب فيه ما يطلب يعني فيها المنافع الكثيرة وفيها الهدايا الكثيرة وفيها التمير للناس هذا كونه كريم في كتاب مكنون أيضا هذا القرآن الكريم قال في كتاب مكنون يعني فيه يعني في إيش يعني, يعني معلوم ولا يمكن أن إيش يتغير ولا يمكن أن يعني ينقص من الشيء ولا يمكن أن يتحرر <تصفيق> هنا بي بعض بعض بيفسر في كتاب يعني يقول فالله المحضر والهادي في كثير من ااا يعني يعني الآيات يفسرها كتاب بالعلم لأن الله ما في هاجس حط في إيش لا يحتاج يوم كتبش الفائدة فإذا إذا في علم ما يمكن إيش؟ يعني ما علم ما يمكن يجي في أي إطراء على أي نسيان، ولا يمكن إيش يجي في... يعني في أي غلط. فإذا قال مصون، يعني. مصون أي مكنون يعني كأنهم مغطى ومعفو. ما بيدعي بس. ما الله وش وش الفائدة؟ قلنا الفائدة يعني وش الفائدة؟ أني... إن رب يهب في الواحد. ما في السجائر، ما بنراه، ما بنراه. بالله ولا بنراه. هو تمام ولا عندنا في الواقع تمام خلاص في أي شيء لكن كيف كان بالرسل الملائكه مبلكم بي قال ينزل في, في جبريل جبريل ينزل لما يعني او في ملك الى ملك إلى ملك إلى, إلى جبريل ما ما هو كله كذا ما يعني, يعني ان شينه كان قبل بكتاب مقلم قبل ينزل ما بعرف بعد ما وجه ما هذا فايده ما بفائدة. يعني كلام الامام هذه كلام ذوي جدا ومنطقي عقلي هذا فايده نقول له بالواح فيها كتاب غير فايده اكبر برو이가نا مثل ما بقول له اكثر بما نفهم اا جميل اكبر بما نفهم يعني احنا ما بنفهم انه ما يمكن أن الشيء محفوظ ولا يزاء إلا إذا نكتبه في كتاب مسجل يعني داخل ما الحين تب يثبت اذا موثق بايش فيديو ولا مسجل ها قال هم وسك سالك ها ها ها هم يقول لك الله لا. لنا. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها مثلاً، زديح عن يقول لا يمسه إلا مظهره، وغيرها. مثلاً عندما قال الله، ما سكت من ورقتين إلا يعلمها، ولا حبدي من ظلمات الأرض، ولا ربي ولا قتدي إلا يكتسب. هذا قول الله تقرب. نمرات إلا بعلم الله. لكن زديح عن يقول كتاب مخطوط لا يمسه أي هذا كتاب إلا مظهره إذا بسناه عن المراية. معناته إنه وإيش؟ إنه محفوظ ومسجل في يعني مثل ما تقول. اي تمام تمام لا واحد يفسر بس عندك التفسير الخاص قصد احنا في على الحين في الواقع احنا قال في كتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون دا الحين هناك الظاهر انه يعني يعني بنعتقد ان معناه لا يمسه الا المطهرون يعني كانه ما بي يعرفه يعرف الكتاب على لا, لا, لا القران القران في كتاب مكنون لا المكنون لا يمسه لا, لا القران الا الا المطهرون <تصفيق> <تصفيق> لكن معناه لا يعني لا يمسه هنا بيختلفوا يعني لا يمسه الا المطهرون بعض انه يعني الله ان الله بيخبر انه ما بيمس هذا الى المطهر وهذا الخبر المراد منه الطلب يعني لا حد الى المساء الا هو طاهر بعضهم حمله على الطهرة يعني يجيه طاهر حتى من الحدث الاصغر وبعضهم قال طاهر من الجنابة ولكن عبيت معناه ايش يعني لا يمسه الى المطهر من قالوا يعني ما حد ايش يعني ما يستريد يقربه يعني ويعرفه يعني ما يعرفه, يعني ما يعرفه خيال المعنى مش يعني يستري يعني يلمس حلا يدري بحلا الا ناس مطهرون يعني قريبين من الله آه يعني متقين لله هذا اللي با يستطيعوا يعرفوا أما غيرهم ما يدري ثاني بعدا هذا التفسير مش اهل الكام ظهر يعني اهل البيت يعني واذيهم ايش يعني المخلفين يعني متقين لله ما على التفسير يعني بالاحاديث نعم <تصفيق> لا القرآن ليش عبر بالمس؟ نور بما يقول يعني يعني كأنه بيتمسك يعني كأن فيه ما ي... كأنه ايه المس بجوه بل, بل ايه بالبصر أو بالمحسوس؟ كأنه يعني بيذكره مثل الحين جوا إيه ي يجلو؟ إذا وش القرآن؟ إذا القرآن حسبنا القرآن يعني الموجود هذه معلوم لله ما بيمسه يعني ما بيستري يعرف الحلا كان لهم بي المسو يعني دي بي المسو فهمت أن ما بي. قال لا مسوي إلا المطهر تنزيل من رب العالمين هذا قال تنزيل. هو بعضهم بيقول إيه الذي قال فسر أن باللوح المحفوظ واللوح المحفوظ ما بي المسئل الملايكة ولا بيصرخ ياطين الصلاة. فبعضهم بيقول فسر هذا التفسير. قال لا مسوي إلا المطهر تنزيل من رب العالمين هذا قال يكفينا من هذا أنهم نزل من رب العالمين يكفي مدح للكتاب تنزيل من رب العالمين. أفه بهذا الحديث. ليش لا أقدو يعني إنه يكفينا إنه تنزيل من رب العالمين هذا هذا الكتاب هذا هذا كتاب تنزيل. مم. لا لا ولا يبين لك هذا الكتاب أن القرآن الكريم كتنزيل من رب العالمين. أفه بهذا الحديث أنتم مدينون يعني بهذا الحديث ما يجيب بال بالكتاب أقدو كم بعد يتكذبوا ما تصدقوا به وقولوا هذا على ما ذكرنا لكم. أفأف بهذا الحديث أنتم مدينون يعني كأنه يستنكر عليهم عدة أشياء تكذيبا بكتاب الله وتكذيبا بما جاء به رسول الله وأيضا قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إيش مدينون مدينون قال يعني مكذبون يستعمل معناه مكذبون أخنا ربما من يعني يعني من المغالطة المداعنة أو الذي بيقول الجاملا فلها لكن كأنه نام بيستعمل معناه مكذب قال يقول لك قال تتعلموا ان القاسم يجعلنا يعني اجل ان نتعلموا القاسم الله يجعلنا من اجل لا لا ما الله يجعلنا من اجل ان نتعلموا ان الله يجعلنا يعني اجل ان نتعلموا ان الله يجعلنا من اجل الله يجعلنا من اجل ان نتعلموا ان الله يجعلنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كذلك إذا ردتكم الله وأنعم عليكم بدل ما تشكروه يعني تجعلون شكر إيه تجعلون شكر رزقكم تبدلوا بشكر شكر رزق بالأش بالكفر يعني حين ينعم الله عليكم بالمطر مثلا المفروض تشكر الله وتطير بدل ما تفعلوا هذا تقولوا ما تعرف تقولوا هذا المط هذا المطر ما بل النجاح ناس بخار وكذا وحصل كذا بلاحق يعني ما تذكروا لله تأثير فيه ولا تعتبرون لله تأثير فيه هذي قال بينسبوها إلى الأفلاق وإلى اليش النجوم هذا الأشياء الظواهر قال بينسبوها إلى الأفلاق وإلى النجوم وما كان الله يسوي شيء هه؟ ها؟ هكذا تكذبون؟ تكذبون من الله ها قال تكذبون حين يقول أنها من الأمطار ما هي يعني أنها من الأفلاق وأنها من اليدرياش وما هي من ربي ما شيء إباله حين ربي نعمة ويقولوا لا ما بلنا جاء كذا حصل كذا النريح إن جا كذا إيه ينسبوها إلى الرياح وإلى الأفلاف وإلى طبعا في الواقع النسبة هاي إلى الطبيعة على أساس إن الله جعلها كذا ما فيها من أهم شيء نحن نعرف إن الله على ذي إيه هذا سواء جعل الرياح سوجة مثلا ولا جعل مثلا الشمس يعني تزيد حرارتها على على الماء ويبخر ويعيد الرياح سوجة ما بهما أن نعيز هذا الكلام لكن ندري إن الله بيسبر هذه الأشياء وذي خلى هذه الأشياء لجل الإنسان يجل جل مدر سهل الله مثلا جعل الشمس تصدر حرارة يخرج منها حرارة وجعل الماء إذا إيش إذا يتحرر الحرارة يخرج منها إيش يخرج منها بخار والبخار هذا يطرع الإصطاعد إلى السحاب وجعل الرياح تسوق السحاب إلى أماكن و وحتى الرياح ربما تأتي من يعني تسوقها من مكان إلى مكان بحسب اختلاف الضغط الجوي كل هذا استغرب أي يمكن نقول لكن إن الله هذه هذه خلىها كذا والله هذه أراد هذا الشيء إذا هو كذا استغرب ما بمعنى ما بس كم طعفا الناس بيستنكر على الذي ذي يقول كذا يعني يعني بيقولوا مثلا بيستر يعني بيضمه مضرب فيها إن بيقولوا إن الماء بيجي ملبحها ورجع وجاءت سوقها يعني بيصعد ببحار بخار ورجع الرياح سوقه يعني فهم يعني وهم يستنكر عليهم هذا الكلام مستنكر إذا كان هكذا فيه يعني إهمال لله يعني ما نحن ما نعتبر لله تأثير هذا اللي هو مستنكر أما إحنا نجعلنا الله ذي بيأثر هذا الأمر وهذا يخله هكذا الله يعني لي ليحصل هذه الأشياء ما في مانه إذا حين ينسبها إلى هذه الأمور ويسار ربي ولا يعمل ولا اي يعني اي حساب ولا فهناها بدل ما اشكر الله يقولون ما بالله من مال فلاني ولا من الفلاني هذا تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكر رزقكم تجعل الشكر حقكم انكم يعني كيف تجعلون الشكر شكره النعمه التكذيب تجعلون رزقكم يعني قالوا شكر رزقكم على حسب الله فتجعلون رزقكم انكم تكذبون هذا قال يعني انكم جعلتم التكذيب او جعلتم الشكر جعلتموه ايش الكذب يعني بدل ما تشكروه ايش رحتوا تكتبوه على الله وتقولوا انها من النجم الفلاني ولا وانها من كذا بدل ما نقول عم الله ما فيها اشارة الى ان القرآن ظل يعني في الوقات وانتم كذبتو به ان ظلمه بكتور ما الى القرآن وردكم او رزق لا يسفروا إذا دخلوا دا فبهذا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون عليهم كيف هذا الحديث وكيف أنهم بدل ما يشكروا الله على النعم الذي أعطاها ينسبوا هذا النعم إلى فلولا إذا بلغت الخلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أدربوا إليه منكم ولا تلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مديني ترجعونها قال فلولا ترجعونها إحنا إذا على ترجعونها يعني فهل لا ترجعونها إذا أنتم صدق منتم حاتبين ولا أنتم عاجبين؟ يعني بيقول الله هذا الله سنا هذا الشيء وجعله جعل الناس يعيشون ثم يموتون ثم أث ثم ثم يبعثون للآخر السال إذا أنتم تتنكروا هذا فقفوا العملية وقفوا هذا العملية تاف لا تخلوهم يموت إذا أنتم صدق ما يعني عندكم ما ربي بعث محاتب لهم ولا لهم سارجعوا فقفوا إشتى من الله ذي بينزع هذا الروح وينزع هذا الجل ليرجع يحاسبها فيما بعد فدار ما بتؤمنوا بالبعث ولا بالحساب والجزاء فلو لا أيه يعني إيه؟ يعني فهل لا ترجعونها صار رجعواها قال لا ترجع الروح نعم إلى الجسد إذا أنتوا عندكم إن ما الإنسان لأن لن يحاسب فرجعوا رجع الأنثى كروح وردوا لها الأيش قال فلولا. لا لا هو بيسبر قال قال واحد يقول إيه بيسبر لا بيسبر الحمل. فنحنا نقول نحنا نتكلم عن القرآن ونقول كريم ونبي يعطي الإنسان فوائد من ذي ويك. يقول ورجال هبوا غاية تفهم. ما بلانه غاية تفهم من القرآن بق هو. يعني ما بناه مناسب يعني إنه بدو يعني هم بيروحوا رزق واضح ما بيرضوا به يعني ما بيستفيدوا منه أصلاً لكن ماذاك مه مطبط بيستفيدوا منه ويجي لهم الفوائد ورجال بدل ما يشكر الله عليها يروح يقول لهم أبلة جلنا من حين. غير الطقس والله حصل كذا وحين كذا وينسى لله اي تاديب يعني كانه هذا ظاهر قول في هذا الحديث انتم تظهرون وتجعلون رزقكم يعني ت... يعني ما رضيتوا ب... بهذا الحديث بالقران الكريم ولا رضيتوا حتى بنعم الله بدل ما تشكروا الله عليها ت... تكفروا عليها مو بايس برضه عندك لكن كلام بيظهر هذا القران غير ها قال وتجعل من... قال فلولا إذا بلغت الحلقوم قال حين تبلغ الحلقوم وانتم تنظرون يعني وانتوا بترول الأذى ال الأش المريض الذي مدد بتراه والروح بتطلع منه ولا سرور سوى شيء. ما أنتم حين إذا تنظرون ها؟ ال ال الروح قالوا انها بتسعد في في جسم الإنسان تسعد لما سفر في الحرف. لا في الجسم كله ورجع قال كان أنا في أي مكان. ورجع تتسعد تسعد لما قال سار في مكان الحلق ولا جيه فالقلب لما ما يسفل فالحلق قال ها قال استحم سكوا كماعقدي عندك كماعقدي الحلق كماعقدي لانه إذا خرج خلاص أنت إذا أنت بعد تروث منعه يعني انهم لعيب من ربي ما بس بقول عندك لا ندري عندك مسألة ثانية مسألة ما قال وقف إذا انتو صدق. إذا, إذا, إذا بعد ربي لا لأنه ما هو بعض الناس ساجه مقبل المات مقبل عملية كان ردوها ردوها. لا، لا، ما لرب عمل؟ ما رجعوا منه يعني كانوا ردوها ترجعوها لا ما ما تقول لا لا فلو لا ترجعونها يعني فلو لا ترجعونها يعني حين جبدي الحلقوم ردوا ليه هلأ هل رجعت ما كان نقال ليه ما ترجعها حين سأل الحلقوم ما سمع رجع يرجعها يعني حفظها في الجنة لا يرجع لا لا ما بلش مقبل عملية يعني يقولنا حين يقول الله إن خلقنا الإنسان وبي يعني وابتلا وإن برجع يميته ورجع يبعث له حاسبه, قالوا لا ما ما حاسبة قال ولا ما عنده حاسبه قال اذا ما ان هذا الشيء بيستمر ما بعرف الحين بتدور كافر اول وجه يرد عليهم حين يقول كذا يقول ها توقفها اذا انت وصلت انتم حاسبين وقفوها لا عاد تطلع خل ارجعوها رجعها ما ادري قال ترجعونها ترى ترجعوها رجع الروح رجعها رجع لي طلعتها ما على حلقهم احنا مش نرجع ما طلعت الحلقهم طلع الحلقة رجعها إلى الجثث قال رجاله الجسد اللي يقعد حي ولا يموت قال فلولا ايش اذا بلغت الحلقم هنا يقولوا بلغت وشيها الروح وبيفهم، الحين يقول لك ما هنايا ولا يقول لك كذا ويفهم وشو من الايش يعني يفهم كذا من غير ما مع من غير ذكر فلولا اذا بلغت الحلقم قال يعني بلغت الروح الحلقومه وانتم حين اذا تنظرون وانتم قال بتنظرون بتروح ولا تسوون سوال شيء هذا بعضهم يقول تنظرون يعني من البصر وبعضهم يقول وأنتوا تنظر هنا وأنتوا مرئي يعني موت فلا تروستواه تنظرون أن أنت وكلها مستمرة وأنتوا الحين تنظرون ونحن إحنا أقرب إليه منكم لا وأنتوا عنده ولكن إحنا أقرب وإحنا القادرين هادين وإحنا ذي بنتصرف وأنتوا ما تروستوا أي شيء ونحن إحنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ما بتعرفوا ولا بتدرؤ قدرتنا فلولا إن كنتم غير مدينين أشتي إن هذه لولا الثانية تكرار لولا الأولى يعني ما بالله معنا لولا واحده والثاني ما هي لا تاكيد لها كانه لما طال الكلام كررها لما طال الكلام كرر لولا يعني قال فلو إذا بلغت الحلقوم ترجعونها ما بلحين طال الكلام قال بلغت الحلقومه وأنتم هنا اذا تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون اعادها قال فلو لا ترجعونها هيه الحين قال فا ما كيد له فرحه آه والله فلا ولا نعم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إذا أنتم غير مدينين غير مدينين يعني غير محاسبين لأن في بار دانة ويقولوا ما إحنا بنقول يوم الدين وإيش يعني يوم الدين يوم الجزا يوم الجزاء نعم الدين الجزاء فدان الله الناس يعني جازها فإذا أنتم غير مدينين يعني غير مجازين غير محاسبين فقال إيش أمسك الروح إذا هو قال فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إذا أنتم صادقين فرجعوا الروح صادقاكم رجعوها قال هلأ أرجعتمها سترجعوها إذا أنتم صادقين ما عايش إن, إن الله ما عاد تقدر يبعث أحد هل تنكروا هذا الأمر إذا أن الله ما عاجه تبعث لحد قال هل تستمتلك الروح يعني كأنهم يستنكروا ويقولوا ما حد تستعفر قد الإنسان تدور ماد وتراب وقدو عظام وخالوا بيع يلجع قال إذا, إذا قال إذا بلغت الحلقوم فإذا تبلغ أكيد يا بعد قال إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين جميل هذا الكلام يعني بالنسبة لأدوات الشرق يفرقوا العرب بين إذا وإن يستعمل إذا وإذا وفي مكان شر قال إذا بلغت الحلقوم يعني هذا أكيد سيحصل فلذا استعمل إذا ما قال إن بلغت الحلقوم يعني يغلط لا إلا يعني أن الأصل الأصل إنها تستعمل يعني إن لش... للشك وإذا به مكان محقق بيقال إذا ماشي. هذا الأصل قال, و... قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ما قالوا الأولا إذا كنتم لأن هذا ما امر وهو مشكوك فيه بل يعني بل هو غير واقع مستمع. مستمع. قال ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين يعني بعد ما يطلع تطلع الروح أو قبل يعني في هذه اللحظات في هذه اللحظات يموت كان من المقربين وريحان وجنة هلا في عندما يكون الإنسان يعني يعني بيشرف على الموت يعني قبل الموت بلحظات بيحصل هذا فروخ وريحان وجنة نعيم إذا وش معناه أن يحصل الروح والجنة وهذا يعني أن يبشر بهذا الشيء ويخبر بهذا الأمر ما يعني يخبر إيه يخبر يعني إن الإنسان المؤمن ما بيموت يعني ما بيموت إلا بترام مكان في الجنة إيه وال وال والكافر أو العاصي ما بيموت مكان في, في الدنيا عاد في الدنيا ما ها هنا نفس الكلام؟ لا تفرق بين المقربين يعني من لا ما لهم يعني يبشر النبيل كذا ولا كذا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 فالحين يتطلب عنه ما ذكر ثلاثة هناك فالحين يذكر كيف قال قال لذا من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يبشر في هذا الشيء بالروح يعني كان قال والراحة و... والريحان ما يعني سواء وفسرناها بالرزق أو بالرائحة الراحة الطيبة ودفنا عنه قالوا وجنة نعيم ونجي نعيم حتى ونكرها ما قال الجنة ولا جنة نعيم قالوا والتنكير هذا يفيد أنها يعني شيء ما يوصل فأنه ما يمكن وصل عليه الجنان امين لا ولا الحين يقول وجنة نعيم جله تنكيرها يعني يقول جله هذه هو إذا هم مستقيم في الجنة نعيم ما قال جنة, جنة, شي... جنه النعيم حتى تنكير قالوا يعني كأنها شيء يقول جنه النعيم شيء يعني ما ايش ما يمكن يوصف. الله يعرب يقول جنات النعيم يعني المعروفه يعني اللي بعد قال جنات هاي شيء جنته هو يعني على علمه فيرير قال ليش فروح وريحان وجنه نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وإذا هم اصحاب اليمين يعني من المؤمنين ما هم الثابتين يعني عاد ما أدل منهم قال إيش فسلام الله من أصحاب اليمين يعني ب... يقول باي يسلموا عليك وانت يعني يسلم تنتمني هالنام ونفيه إلى آخره يبشروا بل يبشروا أن بارجعه إن با إن بيسل على أصحابه يعني ربما أصحابه قال بيسلم عليك أنه يعني إنه أنهم على أنهم على صاره من النار من النار يعني بعض المفسرين فرق. هذا عبد عبد احتمال هنا فسلام لك من أصحاب اليمين يعني من أصحاب اليمين يقول يسلم عليه عليك أصحاب اليمين بيسلموا عليه يعني أنكم انتم جميعا في من الناجين لكن عبا يسبر يحملها واحد ولن ما ذكر كثير فسلام قال بعضهم فسلام لك يعني ايش فأنت سالم إذا فأنت سالم ما من, أنت من أصحاب ومن أصحاب اليمين يعني أنت من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين, من أصحاب اليمين, من أصحاب اليمين, من أصحاب اليمين لأن كان قالوا قالوا, قالوا سلمت لأنه جاء هذا سلمه دي يقول من ما من ال يعني المخلص ما يقوله هذا سلمت يعني نجيته وأنت من أصحاب اليمين كأنهم قالوا بسلام الله من أصحاب اليمين قال وأما إن كان من المكذبين الضالين هذا الجسم الثالث إلا قلنا أو المقربين ورجع أصحاب اليمين وذا الحين هالضالين اصحابين عندك مال المقربين اصحاب الأمير ما يصحاب اليمين ما ذكر اصحاب الشمال ذلك حبايبي هذا لا أصحاب الشمال هم كذبه قال وان ما كانوا من المكذبين الضالين فنذلهم من حميم يبشروه يجي ايه انه ما بالله باجي لها يعني عذاب شديد ما هم ضيفين له قال الله على ان نذل ضيافته يعني كان بي بيذكروا له انه باجو ضيافته ما حر يعني ايه شديد الحراره لا حين هذا هذا كلام عند لا يعني قبل يموت لا حبل حي يقدر هذا على يعني يعني كانه مع الحديث ما يموت الانسان الا بقدره ما ما في النار من حميم وتثليته جحيم هذا بس في النار لا سرها في الواقع بيت بيت بروض المسلم لأنه في الواقع إن في الواقع عدم الامتثال يعتبر كذب، بما أقولنا اللي قال أرأيت الذي يكذب بالدين، ذلك الذي يدعو اليتيم ولا حفظ. يعني عدم الامتثال من المؤمنين قدوم لا كذب وإيش هذا الفرق وإيش الفرق بيننا إحنا إحنا مؤمنين باليوم الآخر وران عمله والآخر بينك ربك سوا ما بالله الفرق الفرق ناهي لكن يشيلنا المطلوب الإمامة باليوم الآخر وإنه يعني بالبعد لقد قلت لأننا نخافة فإذا لم يخف ناس مثلا نحن نحن نحن نكذب قلنا قال أرأيت الذي يكذب لا لا لا بالدين لا هو قال أرأيت الذي يكذب بالدين من هو قال فذلك الذي يدعي ولا يحب على طعامه وقال فهو هو المصلم الذين هم عن صراحة مساحة هذا ذي مكذب بالدين يعني أن العمل يعني إذا ما بالله بيقول يعني من بالدين وأنه باجي حساب ولا بيعمل له ما هو مصدق مصدق يعني في هم كيف يعني قلبه واعتقاده يعني جماعة ما هي ما هو بشيء ما به ايمان بالاي باليوم الاخر يعني الوعيد ما هو وله يقول في لسان يعني وضل عقاب وقال قال, قال ايش تنزل من حميم قال باجي له قال ضيافته باجي حميم يعني ما حارذ في قطع لاش المعه وتفليه جهنم ويصلوه جهنم التفليه قال اني علوف بالنار من كل جهاته واللحين يدسوه قال بعدين يدس سفرجم ويقول يقلبه قالوا من الجهات تمام يعني ناتصف من كل الجهات هذا معنى التفليه والتفليه دي جهنم ان هذا له حق اليقين هذا الشيء هذا هذه الاحداث هذا الذي اخبرناكم قال هو حق اليقين انه بيحصل هذا ما فيه ايش اي شيء إن هذا له حق اليقين فسبح يعني بيخبره الله النبي محمد قال إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم إلا باسبر لكن كذلك يتعني أننا كم به بي. كن بيب أكثر بفسرف القرآن ودعنا القرآن ودعنا القرآن أعقل مع النكره يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله